سحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسه وسيئات أعماله إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل البلا هادي له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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كار عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقووا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَارْتُولَهُ وَمَا يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَى قَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ تعالى وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المُهدفاتها وكل مهدفة بزعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء، تقرب على يديه من يناء، تغتله ما تلثم قات، ثم أدخل يدينه في الوضوء، ثم تمضى، واستنشق، واستنا، ثم رتلا وجهه ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم متع برسيب ثم غتل كنت رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفته غفراء لهم ما تقدم من جمسين أنهم رانى مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمانا رضي الله عنه دعاه وضوء فأفرر على يديه من إناعه فغتلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تغمضى واتنشقى وَسَنْتَرَ ثُمَّ وَسَلَّ وَجَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كَتَّانِ اليَمِينِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَوَضَّأُ لِحَوْضِ هَذَا فَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نحو الوضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث قلت وحديث حمران أو حمراء الذي معنا وهو حديث عثمان هو الحديث العمدة هو الحديث العمدة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم حتى قال في الإمام ابن شهاب رحمه الله تعالى وكان علماؤنا وكان علماؤنا يقولون أسبغوا ما يتوضع يتوضع به ما يتوضأ به اصبح ما يتوضأ به أحد للصلاه هذا الوضوء اصبح ما يتوضأ به أحد للصلاه هذا الوضوء كما قالت قال الشهاب قال كما علمنا يقولون أكبر ما يتوضأ به أحد للصلاة هذا الوضوط قلت فائدة ومن تيسير الله تبارك وتعالى ديناه ومن تيسير الله تبارك وتعالى ديناه والعلم الشعري جمعه سبحانه وتعالى الدين في الأحاديث العمد. كذا قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن تشير الله سبحانه وتعالى العلم على أحادي الناس أنه قد يجمع لك أبواب العلم في أحاديث جامعة تغنيك عن جزئيات وبرعيات كثيرة قلت وفي ذلك استحباب كون العلم في كليات عامة تبني عن فرعيات وجزئيات، لأن لأن وعي الرأس أو وعي الإنسان للأمر الجامع أكبر من وعي الأمور المفردة الجزئية، فلو أنكر ويت حديثا. في صفة الأذوق، في غسل يديه حديثا، في المضغ والاستنشاق حديثا، في الأمزق أو في غسل وجه حديثا، فإن هذه الجزئيات والفرعيات قد تتداخل في رأسك فيضيع بعضها بعضا، لكن الله تعالى من تثير دينه والعلم الشرعي على عباده، فإنه يجمع لك العلم في ماذا؟ في قوالب عامة وفي جوامع تغنيك هذه الجوامع الحفظ ماذا القوعيات والجزئيات ولذا ترى الوضوء مجموع في حديث عثمان ترى صفة الصلاة في حديث رفاعة ابن رافع ترى التيمم مجموعا يعني في حديث من عمار رضي الله تبارك وتعالى مسائل التيمم علي وهكذا طرأ مسائل المهر والنكاح والرؤية وكذا وكذا من مسائل النكاح مجموعة في حديث المرأة الواهبة طرأ مسائل الزكاة فجمعها الله لك في حديث عمر ابن حزم وكذا الديات في حديث عمر ابن حزم وبا أبواب الغسل والتكفير مجموعة في حديث الرجل الذي وقاصت ناقته ولذا عباد الله لشرف على هذه الأحاديث العمدة على الأبواب فبعض هذا الشرح مطبوع مكتوب وبعضه مسموع فارجع إليه فارجع إليه فكفيه من الخير ومن النفع لطالب العلم عمران وهو ابن آبان حمران وهو ابن آبان مولى عثمان وهو سبي رحمه الله تعالى سبي يعني سبيا من عين الصبر إذا فهو عبد أو مولى اشترى عثمان رضي الله عنه وعطاه وأعتقه قال ابو عبد البر كان من أجلة العلماء كان من أجلة العلماء وهو من أهل الوجاهات ورأي والشعر قال قتادته كان يصلي وراء عثمان فإذا توقف عثمان فتح عليه فإذا توقف عثمان فتح عليه قلت ماذا سنة سبع أو خمس وسبع على ألا أرجح الأخوات قال فيه ابن معين حمران, حمران تابعي تابعي من أهل المدينة ومحدثين فكان محدثا قال ابن سعد كان كثير الحديث ولم أراهم يحتجون به يعني وإن كان كثير حديث ما ما كان يحتجون به قد وذكره دخالة الضعف إلا أنه قد احتج به في صحيح أو رواه وكذا مسلم أغرمه الحجاج مئة ألف حجاج بن لما ولي ليشابور ثم رض عليه ذلك رض عليه المئة ألف بشقاعة عبد الملك بن مروان هذا كل ما جمع في ترجمة حمراه وهو بن أبان وليس على هذه الترجمة فأقول أوله قلت أراه من أهل الاحتجاج وهذا الذي يضار من صنيعهم قال الحافظ فيه ثقة وعده ابن معين قال الحافظ فيه ثقة وعده ابن معين من محدث المدينة وحسبنا توسيقا له احتجاج احتجاج البخاري ومسلم به وعندنا قاعدة من احتج البخاري ومسلم به فهو ماذا؟ فهو ثقة قد جاوز ماذا؟ القنطرة كما يقولون صحيح؟ احتجاج انا لا اقول رواية البخاري ومسلم ففرق بين موطن الاحتجاج وبين موطن ماذا الرواية؟ فالرواية عنه لا تعني احتجاج به، فمسلم روى روى لأقوام ولم يحتج به، طب ما الفرق بين أن يروي له وأن يحتج به؟ هذا الجواب أيها الناظر، ها؟ آه، أحسن، من روى له؟ قد لا يكون ثقة وتكون الرواية له يعني في الشواهد والمتابعات فلم يحتج به إنما ماذا؟ روى له اعتبر به في باء الشواهد والمتابعات لكن من احتج يعني روى له البخاري ومسلم رواية فرد فهذا محتج به مجاوز من خنطرة إذا فرقت بين ماذا؟ بين الغول أن روى له البخاري روى له مسلم واحتج, واحتج به البخاري واحتج به مسلم روى يعني ليس أهلا للتفرد يعني لو حمل الحديث وحدا فليس أهلا وحديثه نتوقف فيه وهو أقرب الضعف. صحيح والبخاري روى لأقوام أو مسلم روى لأقوام مقرونا بماذا بغيرهم مقرونا بغيرهم لكن لم يروي لهم رواية احتجاج اما ضروا له فرضا فهو محتج به طيب ماذا نفعل الان في قول ابن تعر ولم يحتجوا به وفي ذكر البخاري له في الضعفة قلت قاعدته واما ذكر البخاري له في الضعفة فجوابنا عليه إن الجرح قد يتعارض والتعديل إن الجرح والتعديد قد يتعارض من إمام واحد فقد يجرح الراوي اليوم ويعادله غدا وقد يعدله اليوم ويجرحه غدا لماذا لأن العلم لا يعرف الجمود صحيح ولأن الاستدراك من طبيعة من البشر طالما اننا بشر فالاستدراك من طبيعة البشر وإننا نقول الخول ونرجع عنه غدا كما قال من كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى إذن فالبخاري نقول كان قد جرح عبده في الضعافة ثم احتج به البخاري وبعد ذلك طيب ماذا نفعل لو تعارض الجرح مع التعديل من إمام واحد قلت إذا علم المتأخر إذا علم المتأخر فهو ناسق للمتقدم يعني هذا أن التعديل هو المتأخر إذا هذا التعديل ينتق ماذا؟ الجرح المتقدم صحيح؟ طيب أنا أسألك سؤال صرى المخاري انتهى إلى تعديله أم انتهى إلى تجريحي وعزم الطعامة؟ لماذا انتهى الى تعديل لان احتجاجه او بيه متأخر من ادراك ان احتجاجه او بيه متأخر لان تأليفه الصحيح متأخر عن تأليفي كتاب الضعفاء ماذا ما قلنا نعم ما احنا قلنا بان تأليف الصحيح متأخر دعم؟ لم يفسر القرح دي مسألة تانية انا اعود اليه لكن لماذا نعود التعديل متأخرا عن القرح ماشي هذا ما قلنا مسلم ومسلم ألف صحيحه بعد البخاري ومسلم من أعرف الناس بمن؟ بالبخاري يبقى أصله رواية المسلم له بعد البخاري تدل على أن أمر البخاري الأخير هو تعديل من هو تعديل حمران لأن مسلم ألق كتابه بعد البخاري ومسلم معروف الناس لأنه وأعرف الناس بالبخاري أنه تلميذه وأعرف الناس برجالاته ثم الحافظ ابن حجر والحافظ هو باب علم من البخاري فالحافظ وثقه قولا واحدا إذا لما يوثق الحافظ قولا واحدا إنما يوثقه لما علم أن انتهى أمر البخاري إلى ماذا إلى تعديل والحافظ ابن حجر هو باب من باب علم البخاري رحمه الله تعالى قلت أولا فالعمل يكون بالب آخر أمرين والذي والذي أرى والذي أرى أن آخر الأمرين هو احتجاج البخاري به وتعديله وتوثيقه وذلك لثلاثة أسباب أن تأليف الصحيح أن تأليف الصحيح متأخر عن كتب البخاري وما زال البخاري ينظر في صحيحه حتى ما فلو كان يراه من الضعابة ها لكان له من شأن في أمر روايتي فين في الصحيح لأن البخاري ظل ينظر في الصحيح حتى ايه حتى ما الثانية أن مسلما روى له بعد البخاري ومسلم هو من أعرف الناس برجالات البخاري وإلى من تهى أمر البخاري فيهم وثالثا توثيق الحافظ ابن حجر له توثيق الحافظ ابن حجر له من غير اعتبار بجرح والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو الباب لعلم البخاري فمن وثق ابن حجر فاعلم ان البخاري على توثيق لأن ابن حجر في الغالب في الجملة هو التابع الأمين للإمام البخاري رحمه الله التابع الأمين حتى إنك وأنت تقع خاطة تفاعية الحافظ ابن حجر عن البخاري تشعر وكأنك تقرأ لمن؟ للبخاري نفسه تشعر أن القلم هو هو وفعلا لأنها صحبة دامت لأكثر من ثلاثين سنة بينهما لا أني صحبة أبدات فبين الحافظ والإمام البخاري حوالي سبعة سبعة قرون ولكن أقول هذه الصحبة كانت صحبة صحبة أنفات صحبة أرواح فالحافظ بن حجر ظل ثلاثين سنة يكتب شرح على صحيح البخاري ولا شك أن هذه الثلاثين سنة لابد أن يكون لها من أثر على العلاقة الروحية والنفسية بينهما صحيح أم لا طيب قلت والذي يترجح هو التعديل لكون الجرح ليس مفترا او لكون الجرح مخصوصا يعني جرحه في باب مخصوص وهذا لا ينزل بروايه جمله كمثل من تقول فلان هذا الظاهر او الجملة الامر هو بالجملة انه عجل غير انه لو روى في فضائل عليه فهو ماذا فهو مقدوح مجروح لانه عنده ماذا تشيع ورفض يبا اذا هذا انما يسمى بالجرح المفتوص فنحمل قول البخاري او ذكر البخاري له في الضعفة على جرح جرح خار وإلا فهو ماذا؟ فهو في الجملة ثقة معدل أما قول ابن ساع ولم أرهم يحتجون بحديثه فأقول وهذا جرح ليس مفسرا وليس يقبل عندهم من الجرح إلا ما كان مفسرا مبينا سببه لمسأة مهمة خن خل... لا يقبل من الجرح إلا إذا كان فيه فيه تفسير وبيان سبب سبب الجرح طب لماذا لأنه ممكن يجرحه بشيء ليس ليس هذا سببا من أسباب الجرح عند من عند أهل العلم صحيح كما في قلق القديم كان يجرح الرجل بأنه يبول قائمة لأنه يرى تحريم البول قياما من قيام ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام باله قائما فلا يكون ذلك سببا لماذا سببا للجرش صحيح كالفوضى الموجود اليوم لو أن إنسان يوجد في مسجد عماد الإنسان لك هذا مجروح ليه أرصب المسجد لا بيروح فيه مبتدع وهو بيروح كمان الله وهل هذا يلزم أن أكون معه على على بدعته أو أكون مثله أو أكون كذا لا والحمد لله هذا المسجد ما فيه مبتدع هذا المسجد ما فيه مبتدع من مدرسي لكن أنا أضرب المثال لأن بعض الناس يذهب يجرح الرجل لوجودي في عقد نكاح مثلا وهذا العقد النكاح كان فيه مبتدع مثلا ولب كان هو وهذا الرجل المبتدع في عقد النكاح مع سبحان الله وان هذا يعد سببا للجرح ذاته ما راينا من من العجب اصلا من يرى ان الجرح يقدم ولولا يبين سببه يعني اذا لو جاء رجل جرح ناسا فنحن نسير وراء من غير ايه من غير هدى ولا سبيل ولا كتاب مرير هكذا كالخراف وراءه لا طبعا ما نعقل انا لا فلا بد من بيان سبب الجرح لان الاصل في الناس تعديل ولا ينقلون عن هذا الاصل الا بناقل صحيح من بيان سبب الجرح وان هذا السبب هو موجب للجرح عند اهل العلم فقد لا يكون موجبا للجرح عند اهل العلم فهذه مسألة مهمة لنقول لا نقبل قول ابن سعد ولم ارهم يحتجون بحديثه لأن ابن سعد لم يبين ماذا سبب عدم الاحتجاج به قلت ثانيا وهذا جرح لا يقبل لأنه لم يذكر المجرحين من هؤلاء المجرحون لنخل بالا ما كل جرح يقبل باعتبار المجرح باعتبار من؟ المجرح ايش هذا؟ ممكن يكون المجرح من اهل من اهل الشدة فلا يقبل جرشه كمثال كمرضه من من جرح ابن اعادي ومن جرح العقيل ومن جرح ابن ابي حاتم لانهم كانوا معروفين بماذا؟ بالشدة في الجرح ومنهم من كان يأخذ الرجل بالغلطة والغلطتين وقد لا يكون المجرح أصلاً معدوداً من المجرحين كما هي الفوضى الموجودة أيضاً اليوم تجد من ليس معدوداً وليس هو في عداد أهل الجرح أصلاً فهذا لو تكلم في الناس ما يقبل قوله أصلاً لماذا؟ لأنه ليس من أهل هذا الفن وأهل هذا الفن يعرفون من يجرح ومن لا يجرح وبماذا يجرح ومتى يجرح لأنه قد لا تكون هناك مصلحة في الجرحة أصلاً ويضرب مثالاً هناك ثلاثة من كبار العلماء القنوجي والصمعاني والشوكاني هؤلاء الثلاثة ما تكلم فيهم علماء المملكة لماذا؟ مع أن منهم من له كلام في الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه لأن أولئي الثلاثة معدودون في الجملة من من؟ من أهل السنة. وكلامهم في السنة وفي نصرة السنة والدفاع عنها أهلها أكثر من كلامهم في ماذا؟ في غير السنة فلذلك لم يروا مصلحة في الكلام عنهم كما نقل هذا الشيخ طارح آل الشيخ عن جدي رحمه الله محمد بن إبراهيم العلام الإمام وذكر له هذا لماذا لم يتكلف علماء المملكة في هؤلاء الثلاثة قال أنه لم تكن هناك مصلحة في الكلام يبقى إذن ما هناك جرح على عواهنه إنما الجرح لابد أن يكون لماذا؟ لمصلحة قد تسكت عن رجل نعم تعلم عنده الخطأ وكذا لكن لأن المصلحة من هذا الرجل ماذا؟ أكبر وماذا؟ وأعظم كونه غلط في مسألة فمن ذا الذي لا يغلط؟ بد من اعتبار هذا من المجرح؟ من المجرح؟ يعني جاني احدهم يقول فلان يقول نحن نتوقف في فلان هو من فلان هذا اصلا هو من فلان هذا اصلا حتى يتوقف في فلان او لا يتوقف وهل هو اصلا لا هو أن يتوقف ولا يتوقف يعني لو تكلم مثل الشيخ الالباني رجل هذا ماذا هذا الشيخ الالباني هو امام الحديث في زمنه لو تكلم مثل يعني الشيخ مقبل في رجل هذا امام حديث في الدمن لكن ماذا تفتح او تمسك كتابا تجد مئة واربعة عشر رجلا قد جرحوا هكذا بجرة قلم بجرة قلم مئة واربعة عشر رجلا تخرج مهاكذا من عذاب اهل السنة بجرة قلم يا اخواني اعلموا جرح المسلم كقتله والله إن جرح المسلم كقتله نعم وأقول ما المصيبة التي دخلت على المسلمين في عثمان إلا بسبب ماذا تكلم أهل الباطل فيه بالباطل فاستحل بهذا الكلام الباطل ماذا دمه كما سيأتيك بعد قليل فإذا نقول هذا الجرح لا يقبل أنه لا يعرف أهله بينما المعدلون بينما المعدلون هم هم الأكتر والأعلم فقد عدل عمران من البخاري ومسلم وابن معين من قبلهما ثم من الحافظ بن حجر صحيح إذا علمت هذا فلا تقبل قول المجرح لأن المعدل ماذا أعلم ولأن المعدل هو أفضل ولأن المعدل هم أكثر صاضح ولأن المعدلهم هم هم أكثر لأن اليوم في الجرح تقليد مرد وعصبية منقوطة ولازلت نبي عليها في الجرح اليوم تقليد مر وعصبية مرد عصبية منقوطة والله تعالى قلت ثالثا ولأن العدالة هنا قوية بكثرة المعدلين فلا يؤخذ فلا يؤخذ بقول المجرحين لأن المعدلين هم أكثر ولأن هذه العدالة مؤكدة مؤكدة بماذا يا طلبة العلم بالرواية عنه وهذا حديث عمران، الأمة مجمعة على ماذا؟ على قبوله والعمل به. يبقى هذا تعديل ماذا؟ مؤكد، مؤكد بماذا؟ بالرواية إيه؟ بالرواية عنه، صحيح؟ بالرواية عنه، فهذا تعديل مؤكد لا يضره جرح من ماذا؟ من جرح؟ لا يضره جرح من؟ جواب. تسمى لهذا المعنى فإنه مهم. واضح. لأن التعديل هنا ليس تعديلا وفقط وإنما هو تعديل مؤكد بالرواية إيه بالرواية عنه. واضح. وهذا هو التعليق الأول. أما التعليق الثاني كلمة موجز في الحجاج. فمعنى في ترجمة ثمرات أن الحجاج أعطاه مئة إيه. مئة ألف ثم ماذا أخذها منه وأكثر ما يذكر عندكم الحجاج يذكر بالسلبي أو بالزم أو بالقدح وهذا يعتبرها فيها نوع من اللوثة الخارجية وديننا دين إنصار أنصف اليهود والنصارى فقال ليسوا سواء وأنصف اليهود والنصارى وقال من اهل الكتاب من ان تأمنه من ان تأمنه بخنطار يوديه اليك صحيح انصف هؤلاء جميعا تنتبه الى ما اقول فالحجاج نحن لا نغفر لهم جلته الكبرى وخطأه الاكبر الاكبر في ماذا؟ في تعرضه الصحابة في تعرضه للصحابة ورميه الكعبة بالمنجنير ولكن أكل هذا هو الحجاج؟ أو هذا فقط هو الحجاج؟ فإن من الانصاف كما قالت مشيرين واسمع من ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم؟ وأن تكتم عنه خير ما تعلم هذا من ظلمك لأخي لا تذكر له إلا ماذا إلا الزلة وإلا الخطأ رب العالمين غطر لأقوام خطأهم وجلتهم بماذا بعظيم حسناتهم صحيح أم لا لما قال له دعني أضرب عنقه يعني حاطبا فماذا قال له إنه شهدئه شهد بذراً فلا يكن المنهج منهجاً نسائياً ما رأيت منك خيراً ايه؟ خير خط وهذا المنهج منهج ماذا؟ منهج النسائي في الحكم على الأشخاص والرجال إنما اسمه فالحجاج لتعلم أولاً هو الذي قضى الله به على فتنة الخوارج هذه لو أن هذه حسنة وحيدة للحجاج لكم الخوارس قبل الحجاج قتلوا كم خليفة ها قتلوا اثنين هما الدنيا علي ومن وعثمان صحيح وكادوا يقتلون اثنين من الصحابة هم عمر ومعاوية صحيح وطعموا الصحابة في معركة النهروات شوفوا فتنتهم كيف كانت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الخوارج شر الخلق والخليق تعرف الحجاج قضى عليهم عن طريق قوابه وجنوده لم يبق من الخوارج الا عشرة وهناك رسالة الدكتوراه انصح بقراءاته الا في الباب الخاص بالدفاع عن الحجاج في مسألة تعرضه للصحابة هذا الباب فقط يعني احترث منه لكن الرسالة الحجاج المفترى عليه وان هو مستفزا عادي لكن رسالة نافعة جدا لأنها ذكرت لوجه الأعمالا منها قضاءه على الخوالج منها أن قواده وصلوا بالإسلام إلى أبواب الصين يأخذ فايا بثين مليون مسلم في الصين هؤلاء لما يرجع يأخذ عايشين بالواجه أنا ما تكلم عن ملايين مسلمين هؤلاء لو جاءوا يوم القيامة بسبب إسلامي فمن سببوا إسلامهم حجاج إن قواد وقادوا يرجعون عن الصين لولا أرسل رسالة إلى رتبيل ورسالة كلها عزة للإسلام وقال له بالنص يبنى الكافر وكذا وكذا ثم أرسل لهم القادة حتى فتحوا الصين وصار في الصين اليوم أقلية تقدر بمثين مليون مسلم أول من اخترع في العالم نظام القواتان كان بيختموا على أيدي اللي بيدخلوا الكوفة هكذا يختموا على أيديهم ثم ينظر جنده في الطرقات فإذا وجدوا رجلا بغير ختم الدخول هذا كانوا يأتون به إلى شرطة الحج أول من اخترع كان إداريا داهية فعلا إداريا داهية هو الذي قام بنقص القرآن الكريم أليس هذا بالحفظ الله كتابه ولولا نقط القرآن لماذا لما أنكم أن يقرأه اليوم عشرات ومئات وآلاف وملايين لا تنظر نفسك أنك تتعلم ماذا سماعا لكن انظر إلى من إلى ملايين المسلمين الذين لا وسيلة لهم إلا عن طريق ماذا القراءة هؤلاء بالأناقض كيف كانوا يقرؤون القرآن ها؟ هل كان يمكنهم ما كان يمكنه وهذه حسنة من حسنان كان لغويا أديبا بارئا لذلك لما شاب رأسه قال شيبني اللحن اللحن في اللغة شيبة وكان منصفا من نفسه لما هدم دار رجل وأخذوا ماله فأدخل عليه الرجل فقال ما أدرمت يعني أنا ما أزنبت حتى تهدم داري وتأخذ مالي فجاء برئيس شرطتي فقال ما أجرم ولكنه ابن عم فلان يعني احنا عملنا هذا به لأن ابن عمه ما ماذا من الخارجين على الدولة فقال يا هذا ألم تسمع قول الشاعر ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارب صاحب الذنب ولرب مأخوذ بزنب قريبه ونجى المقارب صاحب الزمن قال يا حجاج إن ربك يقول خيرا من هذا قال فما يقول قال معاذ الله إلا من وجدنا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فقال له ابن له الدار ورب عرم المال انصافك انصافك فكان هذا الرجل لا يخلو حاله من الإنصاب حين نعم لا يخلو حاله من الإنصاب حين وحسبك أن يموت وهو يحسن الظن بالله حيث قال في بعض شعره يا ربي يا ربي حلف الأعداء واجتهدوا واجتهدوا أيمانهم أني من ساكن النار أيحون على مغيبة وإحهم، فما ظنهم بعظيم العفو غفار. قال عمر بن عبد العزيز لو غفر الله له، لغفر له بهذايم البيض، لغفر له بحسن ظنه بربه سبحانه تعالى. فكان يقول في آخر عمره يا رب حلف الأعداء واجتهد. أيمانهم أنني من شاكر الناس أيحلفون على مغيبة ويحاهم فما ظنهم بعظيم العفو غفاء أما التعليق الثالث على ترجمة حمران وأصلت عليكم حمران مولى عثمان وعفيقه وهو الراوي عنه والوارع على المسارور والراوية المحدث ثم هو الإمام رحمه الله فأين تهمة الإسلام من أنه دين من الموالي والعبيد ويمأ اليوم تهمة تقول لماذا أباح الإسلام نظام الرضيقي وجعله جزءا من نظامه ولم يقم بإلغاءه يعني بإلغاء نظام الرق فاسمع الجواب أقول إن الرق ليس اختراعا إسلاميا إن الرق ليس اختراعا إسلاميا بل الرق أقدم من الإسلام فالرق روماني يوناني فليس بزعة اسلامية عربية والذين يقرؤون التاريخ منكم يعلمون ان ثورة كانت من اكبر الثورات في التاريخ تعرف تعرض من سبرتاكوس التي وقعت قبل الميلاد بسبعين سنة وهذه ثورة سبرتاكوس هذه ثورة, من؟ ثورة عبيد يبقى لماذا يقال الاسلام ونظام الرق أقدم من الإسلام به في زمان فليس الرق اختراع إسلاميا وإنما الرق نظام قديم قديم بقدم الإنسان ثانيا والذين يرمون بهذا الإسلام هم الذين يقرأون كتب مقدسة منسوبة إلى زمان هم الذين يقرؤون كتبا مقدسة منسوبة الى السماء كما في سفر التكوين هكذا يقولون ان سارة قالت لابراهيم اطرد ابن الجارية اطرد ابن الجارية لان ابن الجارية لا يرث مع ابني لان ابن الجارية لا يرث مع ابني هكذا في دين اليهود والنصارى على الضرب والنصارى على الضرب يسيرون، فهذا بولس يقول: إذا لسنا إخوة، فإن أولاد الحرّ وهؤلاء أولاد الجارية وهؤلاء أولاد الجارية ثالثا. وفي التاريخ الكنسي فضيحة يرويها ويلد وراند وغيره أن الكنيسة أباحة استرقاق المسلمين والأوروبيين الذين لم يعتنقوا الدين المسيحي وحرمت عليهم كل تحريم بمعنى حرمت عليهم الوصاية بأمواله أو الوصية بأمواله أو أن يتزوجوا المسيحيات الحرائر ورابعا ومن أعاد نظام الرقح إلى الوجود هي أمريكا التي ترمي المسلمين بأنهم اخترعون وقصة وقصة الجذور قصة الجذور روتس التي كتبها إلاكس هيري هذه القصة غير شاهد خير شاهد على مأساة العبيد في أمريكا وقد كانوا يستقلبون من أفريقيا بأبشع الأساليك في رحلة يدعونها رحلة الغناء يظل الأفريقي يغني طوال الليل بدعوة انه يذهب الامريكا ماذا سعيدا مسرورا وفي الحقيقة انه يذهب مقيدا ثم يرمى يرمى في صحراء امريكا وارضها القفر ليحولها الى ماذا الى اكبر منتج للقمح وليتها سكتت عنهم بعد بل إنها ترفضهم وإلى الآن وخصة كلي الملاكم محمد علي كلي الذي كان يسمى كاسيس لما انتصر والملاكمة طبعا فيها نظر من ناحية الشرعية وحصل المركز الأول رفض أن يقعد إلى منصة التتويج لسوادب شرفيه وقالوا استلم الميدالية بعيدا عن منصة التتويج. فأخذ كليل الميدالية وألقاها في أكبر أنهار أمريكا. ثم جاء الإسلام. ثم جاء الإسلام. ومارت لوسر كينج أيضا الذي يسمى براعي شكوك المدنية لما طالب بالمساواة له في الستينات قبل أربعين سنة. فأنا لست أتحدث عن تاريخ يعود إلى آلاف السنين لا إلى أربعين سنة بل وجي جاكسون الذي ترشح للرئاسة الأمريكية قبل عشرين سنة لما سألوا عن عدم ترشحه قال لأمني أسود لأمني أسود صحيح طيب إبقى من الذي أعاده للوجود بينما الحقيقة الخامسة أن الذي ألغى نظام العبيد في العصر الحديث هو من لا الملك فرصة رحمه الله وهذه إحدى حسناته الذي تسكر له أنه هو الذي أعطى شهادة العزق لجميع العبيد الموجودين في المملكة والحقيقة السابعة ماشي عدما كيف مشي؟ أن قادة المسلمين لهم صفحات مضيئة في إلغاء نظام الرق أو افتداء العبيد أشهرهم من؟ صلاح الدين الذي يوم أن فتح القدس أعتق ما يقرب من أربعين ألف إنسان ما بين رجل وامرأة ومن ماله هو في الوقت الذي دخل جوديفري بيت المقدس قبله بمئة سنة فقتل سبعين ألف مسلما في يوم واحد. سبعين ألفا وأرسل إلى البابا في روما يهنيه ويقول خيولنا كانت تخوض في بحر من دماء المسلمين وأبيات الشعر المشهورة التي تقول ملكنا فكان العدل لنا سجية ملكنا فكان العدل لنا سجيا، فلما ملكتم فلما ملكتم سال سال بالدم أبطه، فلما ملكتم سال بالدم أبطه، وحللتم قتل الأسرة أو وقال ما غدنا على الأسرة نمن ونستحم. وَحَلَّلْتُمْ قَتْلَا الْأَسَارَةِ وَقَالَ مَا غَدَوْنَا عَلَى الْأَسْرَى نَمُنُّ وَنَصْطَحُمْ فحسبكم هذا التفاوث بيننا فحسبكم هذا التفاوث بيننا وكل إناء بالذذي فيه ينضح أما الحقيقة استامنة فليس يذكر في القرآن إثما صريحا إلا من ها إلا زيد إلا زيدا هذا سوى الأنبياء ومن زيد هو العبد المولى أرأيتم من تشريف الإسلام العديد صار العبد ذكره عبادة ودينا وخربة بل وانظر يقف الأحرار الكبار الأشراف في الصلاة يعبدون ربهم وما يعبدون ربهم إلا بتلاوة من اسم الزيد بل إن من تشريفه أن دوشة زيد تذهب بعض لمن للنبي كأن الإسلام يقول ليس أفضل من زيد إلا من إلا النبي أما من سوى زيد فهم ماذا فهم سواسية فالزوجة تذهب لمن للأشرح والأمر والحقيقة التاسعة شهادة أبي هريرة وهو القائل لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا فهريرة ماذا يقول لولا الحج وبر أمي لا تمنيت انا اكون عبدا مملوكا. GE وللي انا خطبة عنوانها اكون عبدا مملك heavy هذه الخطبة من جنة الخطب التي عنوانها الاسلام في المعترك الاسلام في المعترك هذه الخطبة واحدة من هذه السلسلة وهي خطبة مهمة جدا في هذه النسلات اقول عاشر بل إن الإسلام هو الذي جعل عفق العديد مكافأة أو عقوبة شرعية لكثير من الأحكام من يمين والظهار وغيره الحادي عشر بل إن الإسلام رحمة بهم بل إن الإسلام رحمة بهم ماذا فعل؟ خفف عنهم ورفع عنهم كثيرا من التكاليف فلا جمعة ولا جماعة على العبيد وكم من التكاليف الشرعية رفعها الله تعالى عنهم الثاني عشر بل إن الإسلام جاء بمساواة العبيد بالحرائب حتى قال لفضل عربي على أعجبه وقال من قتل عبدا قتلناه ومن قدع عبدا قدعناه بل في الزواج منهم ما لم يرغب في الحرائر في الحرائر الأفكار فقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين سبحان الله وقال في الآية الأخرى فمما ملكت أيمانكم الثالث عشر ولا الثالث عشر وتاريخهم في الإسلام كيفه؟ هو فهم علماء المسلمين من يسمي لي ثلاثة من الموالي كانوا من علماء المسلمين ها سال المولى عبد الله بن عمر نعم نعم ها ومن الثالث لأن لو ذهبت تعود لو وجدت أن أكثر علماء المسلمين خاصة في عصر التابعين كانوا من الموالد وأشعرهم عطاعة ابن أبي رباح هذا أشعرهم وتقرأ في قصته كيف زل عبد الملك بن مروان بين يديه مع أن عبد الملك كان يومها ماذا؟ كان عبد الملك وكان الملك كان أكثر علماء المسلمين من الموال، أبو حنيفة نفسه كان من الموال، رحمه الله، وهم القادة، وقيادة زيد البيوش معرومة معروفة، وغير زيد كثير كانوا قادة، بل مماليك جميعا قادة المماليك جميعا هم من هم موال في الأصل، لفي دولة اسمها دولة ليث. دولة المماليك وهي من اقوى دول الاسلام الصلاحة دي نفسه كان من المواسط كانوا قادة كانوا قادة وكانوا الامراء والوزراء وكانوا في كل شيء في دولة الاسلام قلت استعرف عشر حث الاسلام على كل سور العزق سواء كان العشق كفارة أو كان العفق مكاتبة يعني مكاتبة يعني يكتب لك صدق دين بأن يعتق أو كان العفق بأنها أم ولد وكان في التاريخ من خليفة ومن هذا الخليفة أمه أم ولد من أشهرهم من أم هارون الرشيد هذه أم ولد إذا أم الخليفة كانت كانت أمر وأقول أخيرا الضرب الظالب أي ضرب للعبد لذلب يكون موجبا لعفقه كما في حديث من؟ الجارية قال ولكني سقطتها سقط فقال في الرواية فعظم ذلك علي يعني فضاق وقال هاتها فقال لها أين الله؟ قالت السماء قال أنا من؟ قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها هم منك اعتقها فإنها هم من. قلت الرابع عشر الثالث عشر لا بس قلت نقرأ الصحابة إلى نظام الرق فهذا عمر يقول في مقالته الذهبية: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال. وأمر الخامس عشر: فأمر الإسلام بالرفق بهم وألا يكلفوا ما لا يطيقون وأن يلبس مما يلبس الشياط، وأن يطعم مما يطعم الشياط. سبحان الله. زان خلاص بتاريخ أوروبا سأذكر لك شيء واحدة فقط. اللي من نظام الرق في أوروبا أن السيد له حق الليلة الأولى على المملوك. تدري يعني ليش حق الليلة الأولى؟ يعني إذا تزوج المملوك بامرأة. لا يقربها قبل سيدي فالليلة الأولى لمن؟ لسيدي قبل أن يقربه ده بيقانب جملة من القوانين قوانين جولة ويقول الإسلام ده بريطانيا إلى قبل 140 سنة في أيام إدوار كانت للزوج الحق في بيع امرأته وكان في تسعير قبرية ستة ايه بنسان يعني حوالي كم او ستة قروش كده حاجه زي كده يعني يعني اللي معاه ربع جنيه يبقى اربعه من السوق ويرجع وبريطانيات انجليزيه ويجيوا للاسلام حقا قال الاول رمت لي بدايها وايه وانسلم او ان محاسن الذي بي عرفت بها كانت عيوبي فقل لي كيف اعتذر آخر الجواب معنا لماذا لم ينغل إسلام نظام الرقي هذا سؤال طالب الإسلام وجدام لماذا لم يقم بإلغائه قلت إنما الإسلام أخبر بإلغائه ترى في عبارة قرآنية عجيبة يقول لك في قضايا إطعام فمن لم يستطيع الافعان لكن في الرق فمن لم يجد طب الفرق يستطيع يبقى شيء موجود لكن انت ايه ما عندكش القدرة عليه صحيح لكن يجد يبقى شيء غير غير موجود يبقى ده اخبار الاسلام بانه في المستقبل سوف ماذا سوف ينتهي نظام الرق هو يخضى عليه ويقوله يبقى هذه الاولى الثانية أخذن بسنة التدرج التشريعي، لان لا يمكن إلغاء وإلغاء حسم وبصر، إنما لا بد من أرض سنة التدرج التشريعي ما. ثلاثة لا يمكن أن يلغي أن روافده موجودا، روافد نظام الرق موجودا، أسباب التي بتأدي إلى الرق لا زالت موجودة، فما ينفع يلغي نظام الرق. صحيح خارجًا اللي الإسلام عالج أسبابه ألغى أسبابه بإيه بالفداء بالحث على الفداء فإما من بعد وإما فداء لنترى أن أنت شراءة الفداء يبقى قطعت سبب من الأسباب المغذية لماذا التي تؤدي إلى الرق اللي هي سبب الرق شروق طب الشروق العسير الإسلام جعل للأسيري حقوقا شرعية وحس على انتداء يبقى أنت كدف تقطع ماذا أسبابا فإذا وجد كان هناك حدث على الماذا على الكفارات والعطق وكذا يبقى إذا الإسلام ألغى من الجهتين من جهة الروافد ومن جهة الوجود ثامثا أن الإسلام وضع نظاما لإلغائه تلقائيا وهذا أقوى وهو إلغاؤه إلغاؤه نفسه بنفسه هذا أقوى من أن يلغى بتشريع فعلا بدليل أن التشريعات عجزت عن إلغاء أمراض متفشية في البشرين لكن لما يلغى بنفسه هذا أفضل وغير. فهذه خمسة أسباب لم يقوم الإسلام بإنغاء نظام الرق يعني طيب فضل ده كيف يقول اقتصاد العرب هذا معه لأنهم كانوا يقومون بأخسر الأعمال فلم يكن من الحكمة أن يقوم بإنغاء هننتقل سريعا إلى ترجمة الرسمان لأن طبعا إحنا الآن مكثنا ساعة كاملة ودقيقة في ترجمة عمران وما تعلق به الترجمة أقوله عثمان بن عثمان بن العاص بن أبي العاص عثمان بن عثمان بن أبي العاص ابن ميتا ينتهي نسبه إلى عبد مناف إذا فهو قرشي يقال له أبو عم وهذه كنيته الأشرف وهو عبد الله وتلك كنيّة أخرى أما مولده بعد عام فيل بست سنين أسلم قديما كم أسلم وأسلم على يديه وأسلم على يديه رضي الله عنه نفر من المسلمين نفر من المسلمين هاجر الهجرتين تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم لذا علف بذن ريني وبشر بالجنة غير مرة أنفق الناس في سبيل الله جهز جيش العسرة وحطر بئر الرمان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اقوى الناس لربه وفيه لذل قوله تعالى اما من هو قائل اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمة ربي اصوى الناس حتى مات تصائما خُتِبَ له بصومه لرؤية رآها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُفتِر عندنا الليلة يا عثمان تُفتِر عندنا الليلة يا عثمان فمات رضي الله عنه وأرضى صالما أقرأ الناس لكتاب ربه وهو المروي عنه كان يختم القرآن في ركعة وأما الحياء فهذه ترجمة لاسم عثمان حتى كانت الملائكة لا تستحي منه لعظيم حيائها رضي الله عنه ثم هو الضاوية وروايته مسنده بلغ مئة وستة واربعين حديثا تفق البخاري ومسلم على ثلاثة من عام البخاري بثمانية ومسلم بخمسة مات لثمان ليال خلت مات لثلاث سمان ليال خلت منزل حجة عام 35 من الهجرة اللبوية المباركة وقد نيف على الثمانين عاما رضي الله عنه ورده طبعا هذه ترجمة موجزاء جدا جدا جدا لان عثمان اعرف من ان يعرف وإخوانكم جزاه الله خيرا وقد كنت الصباح هذا اليوم مع بعض أبحاثي في ترجمة أو في سيرة عثمان وكان هذا بتكليف في درس الجمعة وقد جاء لما يقارب المئة البحث التي كل كلمة فيها تسر النفس فجزاه الله خيرا وحسبهم شرفا وفضلا ما حصل من شرف الدفاع عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أبحاث بلغت الثلاثمائة ورقة وتزيد في دفاعية كنت يعني ترى الخط وراءه غيظ غيظ مما يرمى به ويتهى برثمان وكنت ترى الخط يكتب ويقين فعلا فكنت أرى ذلك في الخط المكتوب أمان ويبحث قيمة وقيمة جدا فذل الله إخوانكم خير الجزاء على هذه الدفاعية عن عثمار رضي الله عنه طيب ما يمكنني طبعا أن استوعب ما رمي به عثمار رضي الله عنه تهمة وقد يعني قام إخوانكم عني بهذا ولكن فقط أتكلم في المسألة الواحدة لماذا عثمان وهذا أبو بكر وهذا عمر صحيح ومن بعدهم معاوية وفلان وفلان فلماذا عثمان فاسمع الجواز عثمان مبتلى وذاك قدره الذي قدره الله إذن أقول لماذا عثمان ذاك قدر وما يبتلى المرء لعلى قدر إيمانه ودينه والابتلاء مقدور والابتلاء مقدور ليس مدفوع إلا بأمر رب وقد قال صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى قصيد، فلم يقل لدفعها من ماذا؟ من سبيل، فرضا بأقدار لا، سلم عصمة. أما السبب الثاني، السر فيهم لا فيه، السر عندهم لا عنده، ولذا قل لعلي ما بال الناس عليك؟ ما بار الناس عليك قد خرجوا وعلى عثمان ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر كأنه يقول أنت السبب يا عريش أنت السبب وعثمان فألقمه عليه حجرا إذ قال له كان أبو بكر وعمر وليين على مس أما أنا وعثمان فوليان على أمثالك أما أنا وعثمان فوليان على أمثالك والحكمة تنطق على لسان من؟ على لسان علي صلى الله عليه ومن في الحكمة ماذا؟ كعلي فهو المؤيد بالحكمة ثالثا ما جرأكم علي إلا حلم ما جرأكم علي إلا حلم هكذا قال له مؤمن ويويل الإنسان يأبى أن يسوسر أو أن يساسى قلبا وحكمة وحلما وعفوا ولا يرضى إلا أن يقرع بماذا بالعصا فعلا من الناس من لا تتوسهم إلا إيه إلا هكذا كما قيل لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس من أكيد فعلا يأبى الإنسان إلا أن يقاد ويساس بالعصا الله إيه والله فعلا وكأنها سنة فينا بني آدم لو جاءنا حليم طيب القلب كريم لا تجرأنا عليه ولو جاءنا من يقودنا بالصياط والخربات لكنا له ماذا ها بالروح بالدم نفس او نقول امين فعلا يا ويلي الانسان لا يرضى لا يرضى هذه العراق مثلا شوف وهذه الدماء التي تجري فيها انهار وهؤلاء الشيعة الذين نبتل برؤية وجوههم ليلة مهار من أمثال الصبر هذا والسستان الشيطان الرجيم هذا هؤلاء ما كنا نرى وجوههم أيام من أيام صد إن الذين لعنوه يوما ما هم الذين إيه؟ يدعون له بالرحمة اليوم يدعون له بالرحمة فعل فعل يبا هؤلاء ما خرجوا من جحورهم إلا أن مات عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن مات عمر رضي الله عنه وارضاه ويأبل إنسان لها صحيح والله فعلا يعني إذا كده بالسنة موجودة في البشر يعني ونعمل بالتدريس كما تعلمون بعض وأن المدرسين يدخل الفصل حليما وخورا طيما يخرج والله العظيم وهو يكاد يصاب بالضغط والقلب أما الآخر الذي يدخل من بالك ويضع حزاءه كما يقال يعني أمامه والله العظيم ترى الصلبة كالأخشاب كالأحجاب أماكه يأبى الإنسان إلا أن يسأس هكذا بالسيت والعصر فلذا قال الأم عثمان ما جراءكم عليها إلا, إلا حلم واضح أراضي يعني وصدق القائل عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا ما عتبوا عليه إذا إذن لا جريمة لا جريمة ولا تهم إنما لو فعلها عمر ما عتب عليه خامسا سبب الخامس هذه الفتنة سب من كان يأكل فحس سم من كلبك ايه يأكل جوع كلبك فيسبع سم من كلبك يأكل جوع كلبك فيتبع. فعثمان رضي الله عنه قد كان زمانه زمان رغض ونعمة ورزق كثير فليزا جروا جرو علي ويا ويل فعلا يا ولى من الشبعان هذا مش في الحديث قال زي ما رجل متكيا على ركبتيه شبع خلاص شبع ويا ويل الانسان فعلا من الشبع عموما ما ملكوا ادم وعاء شر منين من بصر مش شبع في زمان عثمان وأكل لذلك كان شعار الشعيين جوع جوع الناس واجعلهم يدورون في الحياة هكذا كما يدور الحمر في الراحة وانظر إلى تاريخ روسيا كان الذي يتوقف عن العمل يلقى في السيبيريا وهذا حصل والعهد على الوارض أن بعض جاهد بعض البلدان فرأى الناس كده بالتأفو يعني بالراحة فقال له ايه ده نافي شبعانا لغاية مناه جواع عشان تعرف تتأقب ايه شوية كده عشان ايه سلطها ايه يعلى شوية سبحان الله فقال العثمان اطعمهم فقتلوه وهذه سنة في البشر البشر كالكلاب احيانا لا تعب اليد الا الذي تبتد اليها بماذا الا بالخير ايه والله ايه والله لكن لو عطى على قفاء يقول له افقد سيادتك دفعه للامام ثالثا سبب السادس للفتنه رب قول يسيل منه دم هذا هو السبب السادس للفتنه رب قول يسيل منه ايه دم ممكن قول يصنع ماذا يصنع يصنع فتنه ويصنع معركة صحيح. هو الحرب أولها إيه؟ أولها الكلام كما في أبيات الشعر المنسوبة إلى بعض ولاة بني أمية لما لوم آيقاظ أمية أمنيان ثم قال في آخر أبيات الشعر والحرب أولها إيه؟ أولها الكلام فقال عبد الله بن عكيم وهو يقول بقى سبب من أسباب الفتنة يقول عبد الله بن عكيم لا أعين على دم خليفة بعد عثمان لا أعين على دم خاليفة بعد رفما فقالوا له أوأعمت على دمي ازاي تععمت على دمي قال نعم. إني أرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس إني أرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عون على ماذا على دمي لأنك لو ذكرت الرجل بسوء عند الناس لا يحصل ها هذا عون على دمه يتجرع الناس عليه فكانوا يذكرون مساوي عثمان بزعمهم طبعا وما هي مساوي وعثمان بريء منها حتى تجرعوا عليه فقط سابعة الناس غير الناس ودسل السابع للشترة ولذا عمر وأي رجل كان في دنيا السلطان والملك عمر كان عمر لا يخرج الكبار الصحابة من المدينة أبدا. في دولة الخلافة عمر جمع حوله من كبار الصحابة العقلاء الفاهمين آل الشورى، فلما خرجوا من المدينة حل مكانهم من أو باش الناس وشراره. يبقى السر إن الناس غير ليه، غير الناس جيل الصحابة أكسره بدأ يعمليه. ما واعداد كبيرة من الصحابة تفرقت فين في الامصار وقد جاء جيل دون جيل وناش دون ناش ايه والله يتعلم وقد قال في الحديث والصحابة او اصحابي امنة امتي امنة يعني ايه حفظ لهذه الامر فاذا ذهب اصحابي يعني خرجوا ماتوا أتى أمتي ما توعد أتى أمتي ماذا ما توعد السبب الكامل كذاب ربيعة خير من صادق المدر كذاب ربيعة خير من صادق ايه من صادق المدر العصبية القبلية المرد يقول لك كذاب ربيع خير من صادق مدر لماذا رفضوا النبوة وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم دلو كمن الطائف كنا امننا به لكن ليس طائفي هذه العصبية المرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة ولذا لم يتربى هؤلاء على الولاء لمن؟ على الولاء لدين الله فعلا فعلا العصبية المركبة هذه بدأت تطل برأسها اليوم في الدين أيضا يعني أحدهم جالس في حرب الكلف المثلة في خيال عراف الشباب يقول لي هتفت في الدين يا مصري يا رب العالمين يقول لي فتالوا أهل الحجاز إن كنتم لا تعلمون حتى لا يفت في الدين يعني مصري لا تفت في الدين يا مصري سبحان الله هذه العصبية المرة عصبية المرة هذه العصبية التي قتلت عثمان لأن أكثر الذين قتلوه لم يكونوا ماذا عصبة وقبلية السبب التاسع الفراغ قد تاز ويويل الإنسان من الفراغ شوف بالإنسان الفارغ ويعمل ايه جاء تفرر للكلام الحرمة عشان قاعدة في البيت ترغى مراش حاجة تعمل ايه بتغتاب دي صحيح وتحفظ على دي وتحفظ على دي مش كده لما صار عندها غسالة بالكارر وعندها مش عارة فيه تقتل بزرار وبتمتح بزرار وتقنس بزرار تفرغت لكن ايام امي ها ما كان عندها هذا الخرار عشان تتكلم عن مين عن حد ولا تجي في سير الحد الفراغ قد فالتال هؤلاء تبعا زمن عثمان توقفت الفتوحات شيئا ما يبا الناس هتعمل ايه هتتكلم وطالما تكلمت صحيح كم من كلمة انت اصنعوا ايه فتنة زي اللي تفرغوا النهاردة وفرغوا من العلم الشرع بيعملوا ايه فلان موروح فلان مش عارف ايه فلان دا كذا فلان دا حزبي فلان دا طائفي فلان دا اخذ لان ما عنده شيء جالس فأيالك ما عنده شيء على الناس، وهكذا يفعل الفرار قال الفرار قد تال ويا ويل الإنسان فعلا من الفرار ها تقولك شو رب العالمين عشان يعلم من جدنة الفرار قال وإذا فرغت قم صلّبا إذا فرغت فالصب يعني قم شمل في وقت الفرار هذا ومن أولا قال اغتنم خمسا قبل إيه وخمس لأنه يعلم سجنة الفوارق صلى الله عليه وسلم ففي زمن عثمان توقف الفتوحان ففرغوا فأخذوا يتكلمون ذلك كان من فعال الأمريكان بالأفارقة لما ينهوهم من أفريقيا في رحلة الغلاء كانوا يجعلوهم يغلنوا طول الليل عشان يجي منها ويعملوا ايه يناموا يبقى في الرحلة محدش حاج بيكلم طيب. وسيسل الهاء سياسة مغروفة الالهاء بالقرى والالهاء مش عن النيه اقول عاشرا فتش عن اليهود فتش عن اليهود كلما اوقدوا نارا للحرب اصبعها الله ويسعون في الارض شوف لما انا كلما اوقدوا قبل فعل ايه اجيبوا احفادي بروه الكتاري الماضي لكن لما جئت يتكلم عن الفساد أليه ويتعون يبقى فساد اليهود لا ينقطع فهذه الفتنة فتنة نقطة عثمان هذه فتنة يهودية خالصة عليها خاتم اليوم واليهود صناع الثورات الثورة الغرانسية هذه وراءها يهود أيدي يهودين اللي هي الثورة علمانية إلغاء الدين وعلمنة أوروبا فتش عن اليهود اي مصيبة فتش عن اليهود شوف ادرب لك مثال الازياء بيوتات الازياء العالمية من ملاكها يهو اكبر بيت ازياء في العالم كريستن يو ديور هذا يهود اول من ادخل التبرج والصفور الى مصر من شكريل شمعان وذول من دون يهود طبعا انتم ما تعلمون الكبار منكم الذين تجاوى في الستين او الخمسين يعني يكون هذه المعلومة اني شوكوليرو سمعان دون مين يهود مين اللي ادخل صناعة السينما في بلاد العرب يعفوز صنوع وهذا ايه يهود حتى العلوم التجربية اللي افسدها اليهود دروين ومن على شاكل يهود ايضا درني. علم الاجتماع دوركايم المجرد علم السلوك سيجموند فرويد الاقتصاد مين اللي ابتده ماركس وانجليس بالنظريات الاشتراكية فاتش عن من عن اليهود فهذه الفتنة صنع يهودي تلفث بالنصرانية اللي ابتدها وجعل على السلوس المقدس من يهودي اسمه شعود ليدعونه بولس الرسول فالسمع هذه الفتنة ايضا من يهودي عفو الله ابن شبأ اليهودي الذي تدثر بدشار الاسلام السبب الحادي عشر لهذه هذه هي الوسائل كتلك, كتلك الرسائل المزورة المنسوبة الى عثمان رضي الله عنه يعني استخدم هؤلاء في الفتنة وسائل ادت اليها من هذه الوسائل اول شيء رسائل مزورة على عثمان وكذلك اختيار التوقيت انهم ذهبوا في الوقت الذي خرجوا الصحابة منه من المدينة الى الحج لأنهم قتلوا عثمان يوم الثامن يوم الثروية طيب قبل أن مغادر هذه السيرة العطرة بعد هذه الدفاعية في كم نفطة؟ 13 نفطة؟ 13 طيب سؤال لماذا لم ينزل عثمان عن الخلافة حقماً للدم؟ طب ليه عثمان ما ترك الخلافة ليحصل دماء المسلمين؟ طب تعطيني لي ثلاثة أسباب ثلاثة ثلاثة لازمت اقول ثلاثة ثلاثة ثلاثة ها ما اكثر انا ما اعرف طب هذه الثلاثة ثلاثة ثلاثة صحيح نعم ثالثا ها كل صحيح هذا ما قاله او ان الله مقمشك قميصا فان ارادوك على خدعه فلا تخلع م... ما هذا كله يتفق مع هذا المعنى لا لا م... ما هذا ما قاله ابن عمر ابن عمر امره ان يثبت حتى لا تكون في لا لا لا ترى اقول من عنده جو إستال طيب أقول هو أحسن جوابا ما اسمك أنت عم هذا هو الإسمان واتهيه وبعش الأسئلة جيدة أقول إن عثمان لم ينزل عن السلافة لأسباب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان إن الله مقمسك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تقلع فلجا لم ينزل لأن النبي عاهده على هذا ثانيا لم ينزل عثمان عن الخلافة حتى لا تكون سنة إنه كلما خرج الثور على خليفة مجل عندما إذا لا يستقر المسلمين ما ملك وقد قال له ابن عمر هذا إنه لن ينزل عن الخلافة حتى لا تكون سنة في الملك بعد ذلك فكلما قامت ثورة على خليفة نذر عن الملك فيقول الملك ملعبا ولا يستقر المسلمين ملك السبب الثالث ان عثمان ما كان يعتقد ان فتنة هؤلاء تبلغ ما بلغت وكان يعتقد ان هؤلاء فقط اصحاب رأيه نزاع في الرأي ما كان يعتقد ان فتنتهم سوف تتحول الى فتنة ايه بقيتنا كلمة اخيرة طيب لماذا لم يدفع همه الصحابة لان بعض الناس يقول ان عدم دفاع الصحابة عن عثمان هذا معنى ان الصحابة ماذا وقفوا على الجياد ان لم يكونوا ايضا عاتبين على عثمان فيما فعل وايضا اريد ثلاثة اجوبة ها يا محمود كم فعلت غير ماو قول الجواليلة أخطر الصحابة كانوا في الحج لإنهم قتلوا في يوم السامن فكان الصحابة قد خرجوا للحج اثنين صحيح بعض الصحابة أرسل أولاده وبنيل يدافع عنه فردده العثمان أصلا ثلاثة. إلا <تصفيق> أضمان ردهم ومنهم من بقي معه وأشهرهم من أبو ريرة ولذلك حفظ أولاد أضمان هذه لأبي ريرة فلما مات تبعوه إلى ماذا إلى قبره وشيعوه إلى قبر حفظا جميلا أقول وإنما الصحابة رضي الله عنه لم يدفعوا عنه في ذلك لأن عثمان رضي الله عنه قد ردهم وأمرهم أن يكفوا أيديهم ثالثا ومنهم من بقي معه مجافعا عنه غير أنه لم يستطع ان ينفع عنه لشراسة الهجوم عليه ثالثا اما اكثر الصحابة كانوا في الحج فلذا ما استطاعوا ان يقوموا بحق الدفاع عنه لبعدهم عن المدينة في هذا الوقت واضح يا طلبة العلم طيب أقول مبحث الثاني وهو المبحث الحديثي قلت وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى وفي روايته ثم متح براسه خلافا لرواية مسلم ثم متح رأسه وإنما لفظ البخاري هي ثم متح برأسه قلت وهذا أبلا لإفادة الباء ها هنا التعديه ولتفيد معنى آخر أن المتح لا يقتدر منسوحا به الفائدة الثانية من الحديث أو الفائدة الحديثية الثانية أن رواية أبي داود ليس فيها ذكر الصلاة وفي بعض روايات في غير ابي داود من توضى هكذا ولم يتكلم وهذه رواية الدارة من توضى هكذا ولم يتكلم ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله غفر لهما بين الوضوئين قلت وفي روايتي الضار كتني كذلك بزيادة أن عثمان قال رضي الله عنه واعلموا أن الأجلين من الرأش الفائدة الثالثة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وليس في شيء من طرق الحديث في الصحيحين ذكر عدد المسح وبه قال اكثر العلماء قلت قال ابو داود رحمه الله تعالى أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مر فإنهم ذكروا وضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح حرأت ذكروا وضوء ثلاثا يعني قال غسل يديه ثلاثا غسل وجهه ثلاثة. ثم لما ذكر الرأس لم يذكر ماذا لم يذكر عددا واضح كما ذكروا في غيره ففهموا من هذا أن الرأس تفارق سائر سائر الأعضاء فتنسح مرة لا ثلاث مرات كما سيأتي معنا في الملحة الجخيم واضح يبقى هذا الفائد رقم كم من الحديث ها الثالثة السيد الثابعة قلت وفي قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر الرواية التي فيها مثل وضوء هذا بعد رواية مثل وضوء هذا قال وعلى هذا وعلى هذا فالتعبير بنحو يعني نحو وضوء هذا هو من تصرف الرواب يعني ليس من كلام من من كلام عثمان إنما قول عثمان من توضع مثل وضوء هذا فقال الحافظ ابن حجر فقوله نحو وضوء هذا من تصرف ماذا تصرف الرواب ليس أجل أنا أقول وفعل كذا كذا يجب فأنت تذهب تقول هذا شيء قال هذا حتم هذا فرض. يبقى قولك فرد هذا تصرف ايه؟ تصرف منك انما قولي انا ماذا؟ هذا يجب فقول عثمان من توضع مثل وضوء هذا لكن قال الحافظ فالتعبير بنحو من, من تصرف الرواب لانها تطلق على المثلية يعني تقول نحو يعني زي مثل ولان مثل ولان مثل ان كانت تقتضي المشاواة تقصد المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب <تصفيق> فبهذا تلتأم الروايات فبهذا تلتأم الروايات يبهذا الفائدة رقم كم الفائدة الرابعة نقولنا اولا ذكر ماذا ذكر الصلاة في بعض روايات ما في ذكر الصلاة صحيح؟ اثنين قلنا في بعض روايات مسح براسي وبعضها مسح ماذا؟ راسي ثلاثة من توضأ مثل إيه؟ وضوء هذا او نحو وضوء اربعة ان جميع روايات ما فيها مسح الراسي إلا ماذا؟ ما فيهاش شعب تنصيص على عدد المسحات او على عدد مسح ماذا؟ مسح الراسي ماشي بهذه الفائدة الحديثية ليه؟ الرابعة نعم طيب الفائدة الخامسة الوذنان من الرأس قول عثمان واعلموا ان الوذنين من الرأس عشان كده انا شكيت فعلة قلت الفائدة السادسة قوله لا يحدث فيها نفسه في رواية ماذا في رواية البخاري وفي بعض روايات عند الطبراني في الاوسط قال لا يحدث فيها نفسه الا بخير يعني اذا قيد هذا بماذا بقوله الا بماذا الا بخير وجاء في بعض روايات لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا ثم دعا ثم دعا إلا تجيب له قلت وهي مخرجة في مصنفها بشيبة من حديث صلة وفيها إرسال وفيها إرسال. يبقى هذه الفائدة رقم كم؟ ها الفائدة السابعة. قوله غفر له غفر له. قلت وفي بعض الروايات كما أفاد الحافظ بن حجر غفر الله له. غفر الله له إبا هذه الفائدة رقم كم السابعة طيب قلت الفائدة الثامنة وفي حديث البخاري ذكر المضمرة والاستنشاق وفي بعض روايات بغير ذكر الاستنتاع قلت على ان ذكر الاستنثار بعد الاستنشاء هو من باب التأكيد عليه مما يعد قرينة مما يعد قرينة على الوجود قلت الفائدة رقم كم الفائدة التاسعة وعند الزارة قصني فغسل وجهه ويديه، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، حتى مس أطراف العضدين، حتى مس أطراف العضدين. فائدة العاشرة، وفي رواية الدارقطني أنه غسل رجليه فأنقاهما. ارجع من باب الاستدراك إلا غفر الله له مش كده اكتب باب معاكده وفي رواية الدارة الثاني إلا غفر الله له استدراك هذا وفي رواية الدارة الثاني قلت عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال باركة ائتلاف الألقاظ ده مهم جدا نجمع الألقاظ إن هضرب لك مثال عاد من الجنوب كيوم ولدته أمه هذا معنى أن المغفرة له عمة تشمل الصغار واليه والكبار لكن رواية إلا غفر الله له هذه يصلح تقييدها بالروايات الح الحديث الأخرى أو بالأحاديث الأخرى التي فيها مجتنيبة له الكبار لكن لما تأتي رواية قادم من الجنوب كيوم ولدته أمه إذا هذا يلغي التقييد ويجعل الحديث على ماذا على ظاهره بأنها مغفرة لعموم الزمن وهذا الذي نميل إليه كما سيأتي هذا معنى في مباحثنا الفقهية تحت هذا الحديث إذن نحن الآن مع الفائدة رقم كم الفائدة الحاذية عشر نعم الفائدة العاجعة وكيف ما تعرضون قلت وفي رواية الدارة الثمية ايضا ثم غسل رجليه فانقاهما ثم غسل رجليه فانقاهما اذا هذه الرواية تفيد ماذا المبالغة في غسل ماذا الرجلي وحنا تكلمنا عن هذا المسألة في حديث من وللعقاء من إن, ان من سنن الوضوء الفائتة هي المبالغة في غسل الرجلين لأن قوله فأنقاهما هذا يدل على المبالغة في غسل الرجلين دون بقية الأعضاء يا طلبة العلم صحيح؟ يبنى أقول هذا كم؟ هذه الفائدة رقم كم؟ طيب قلت الفائدة الحادية عشر وفي رواية الدارة قصنية أن عثمان استشهد استشهد نفرا من الصحابة يعني على وضوئه رضي الله عنه وارضاه فقالوا له نعم يعني كذلك كان يتوضى فقال الحمد لله الحمد لله يعني فقد وافقتموني على هذا طيب نقول سيد رقم كم الثانية عشر قلت وفي رواية الضارة الثانية كذلك أنه مسح رأسه وأزنيه مسح رأسه وأزنيه ظاهرهما وغاطنهما وخلل لحيته ثلاثا وخلل لحيته ثلاثة وخلل بين أصابعي وخلل بين أصابعي قلت وفي هذه الرواية الزيادة من تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين قلت وفي رواية ابن ماجة صريحا فمسح رأسه مرة إذا رواية ابن ماجئة التي فيها تنصيص على المسح ماذا مرة طيب هذا هو المبحث الحديثي في كم فائدة في ثلاث عشر فائدة متعلقة بجمع روايات رواية الأحاديث وننتقل إن شاء الله تعالى إلى المبحث اللغوي أقول مبحث اللغوي قوله دعا بوضوء والوضوء بفتح الواو هو الماء إلا أنهم قد اختلفوا أهو مسمى لمطلق الماء أم هو مسمى علم على الماء الذي يتوضأ به وإن كان مسمى علما على الماء الذي يتوضأ به هل هذا باعتبار ما يكون او باعتبار ما كان تفضل انا قلت الان ثلاث روايات من يسرح ويجليها واسمه يكون معنا يا ايها الخارج ايها الخارج انت انت انت هذه الثلاث روايات الثلاث معن طب اسمع باخذ الفائدة دي خاطر ما تنسى قوله وضوء، قيل هو مسمى لمطلق الماء وقيل وضوء مسمى لماء ماذا؟ الوضوء خاص فلو اصطرحنا على انه مسمى لماء الوضوء. الوضوء وضوء مسمى لماء الوضوء فاما ان هذا المسمى باعتبار ما يكون او ان انه مسمى باعتبار ما كان من فرقت هذا؟ وذاك وذا نعم في اعتباري صحيح لم يستعمل من قصر الذين قالوا وضوء هو مسمى خاص لماء الوضوء اخرجوا بذلك الماء المستعمل فجعل الماء المستعمل طاهرا غير غير مطاهر واضح طيب ولو قلنا مطلق الماء يبقى خرجنا من الخلاف كله صحيح ويقولن باعتبار ما كان باعتبار ما يكون هو سمي وضوءا لأنه ماذا سوف يتوضى به ولم يتوضى به احد من من قبل واضح طيب قلت حظا سمرت هذا الخلاف ان من جعله علما خاصا على الماء الذي يتوضأ به ان من جعله علما خاصا على الماء الذي يتوضأ به اخرج بذلك اخرج بذلك من مشروعية استعمال الماء اخرج بذلك من الماء الطهور او من المشروعية الماء المستعمل قلت قلت والراجح أن الماء المستعمل طهور ولا يصلح هذا القيد لإخراج الماء المستعمل من حكم الطهر ولا يصلح هذا القيد لإخراج الماء له طيب عندك ثلاثة أجوبة عندك ثلاثة أجوبة أن هذا القيد لا يصلح لإخراج الماء نعم لا أو تكلم عن إن هذا القيد، مش بتكلم على مسألة الماء المستعمل، أو تكلم هذا القيد يصلح؟ يبقى جوابك لابد أن ينصب على ماذا؟ على أن هذا القيد لا ي لا يصدق، نعم؟ لا. أولا لأنه محتمل الدلال، اثنين يلا ليس معنا اليوم إلا عمر والمكافأة. هي كتاب الشيخ ابن عسيمان العقيدة الوسطية الشرش. ها يا محمود قل لا يصلح هذا القيد انه قيد لغوي ومعارضه نص شرعي والقيد اللغوي لا يصلح لمعارضة النص شرعي نعم موقوف على ايه؟ عثمان مالو اشتاعوا بالموضوع اسمم <تصفيق> مالو علاقة بالموضوع رضي الله عنه اياك ان يسمعها منك اشتاعوا لك ايضاهم مجددا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب صحيح قلت وجوابنا عليه ان كونه مسمى علما على الوضوء علماء الوضوء فهذا فيه اهتمام ثانيا ان هذا لا يصلح قيدا في ضعفه ومعارضته النص من جواز ماء المستعمل والفضل وانهما طاهران ثالثا أن قوله وضوء قد يكون المسمى علما يعني لا يستعمل شربا وهذا فعلا تجد في المملكة عربية السعودية وعلى الله وياكم حجر العمراء لك هذا ماء للوضوء إيه؟ للوضوء فقط يعني لا يستعمل شربا فأخرجوا بقوله من الوضوء ماذا؟ ما يستعمل للشرب لإني ماء الشرب غالبا بتكون لي فيه عناية إيه؟ عناية خاصة لكن ماء الوضوء ما مشكلة ممكن لا ينفك عنه وجود رمل فيه وجود شيء طائر في إلى آخره واضح؟ طيب يبقى أجبنا الآن أن هذا القيد اللغوي في هذه الفائدة العزيزة قوله ثم تمضمط والمضمطة لغة فيها معنى سحريك وهي تحريك الماء في الفم والمضمضه لغة هي حركته بالإدارة فيه يبقى الآن خل يبقى الآن أخذنا في المضمضه معنيين معنى الأول ماذا تحريك يبقى ما ينفع أن تضع الماء في فمك من غير ماذا من غير تحريك ثم تمد هذه ما هي مضمضه إنما المضمضه لابد من ماذا من تحريك ثانيا إدارةه يعني ان تكون الحركة ايه ها دائرية يبا هذا المعنى الثالث قلت الثالثة ويقال مضمض صنط فيه بعض اهل العلم المج يعني لا يقال مضمض الا اذا جعل ومج حرك الماء في فمه ومجهه غير ان الشافعية لم يشترط تحريكه ولا متجه كأنه عندهم لو اتلعه لا حرج عليه نيجي الان للمشكلة هذه هل يشترض في المضمضة التحريق والإدارة والمد الشافعية قالوا ما يشترض يعني لو انه اخذ الماء في فمه ثم ابتلعه يكون عنده قد ايه قط مضمض يعني اذا هل يجوز ابتلاع هذا الماء ام ان لبزة المضمضة في معنى انه يمج تعطيني الآن ثلاثة اجوبة هل يشترط عندك التحريك والمج ام ان المج ليس مشترطا يلقى لكن ما في معنى المسج صحيح؟ شافعي ان طيب الله المستعان هل من جيرانك من هو شافعي؟ هل من أصحابك من هو شافعي؟ ها؟ يعني أنت لا ترى المد ها؟ لا؟ ما يشترت المد يعني لو ابتلعوا عندك يكون قد مضمط؟ ارفع صوتك يا رجل ها هذا أقصى ما عندك؟ خذ أنت لو جلست هاهنا ما اسمع تحريق الماء غير من يمج طيب هذا؟ طيب من يقول؟ ها عدت اليه نقول لا اه يعني هات تعتبر هنا مضمضة وشربة؟ لا مقوش إنه, انه شربة انه يشرب هذا عشان لا سقي بيه ما يعني؟ القاء فليه؟ فليستمثب فليستمثب يعني انت قارنت بين الاستنسار والمد والله هذا قريب جواب قريب جيد انا ما ارى طيب قول يا محمد هذا جاي لأن الزنوب تتساقط مع خروج المياه فكان من من معنى المضمضة ان يمج المعنى طيب نحن ماحن لو قلنا بالاختلاف فعلة نعم. هذا جيد هذا جيد بالتفريق بنوع الماء نعم نعم معيش اغلق والشابيلي دي عشان الصوت ينخفض الشابيليك هذا ينخف ما اه يعني جاي لا يسترى الصحابة لم يذكر المزج طيب يعني أخوكم يخالف الآن, الآن. يقول لا ما يستطيع المزج ليه لأن الصحابة رووا عنهم هو السمسر ولم يروا عنه أنه مزج طيب أجيبه لم يروا عنه ليه لأن المضمضة لغة فيها معنى ماذا المزج ولأن هذا مستقر فين في الأزهار أن من يمضمض لا يبلع الماء غالبا صحيح نعم نعم طيب قلت والذي يترجح عن المضمدة متضمنة لمعنى التحريك او التحريك والمد لأن هذا ما يقتضيه المعنى اللغوي وتالية ولأن هذا المعنى غالب عالق بالأزهال أن من مضمضى لا يقتل علما وثالثا بجامع العلة مع الاستنشاق والاستنتار فهما فعل واحد فمعناهما مقارب ولكن قد يشكل بأنه لما نص على الاستنشاق نص على الاستنتار صح بينما لما نص على المغمضة لم ينص على ماذا على المد صحيح ولأن الصحابة رضي الله عنه لما رأوا عنه صفة وضوئه ذكر الاستنصار، ذكر الاستنصار، ولم يذكر ماذا، ولم يذكر المذك. إذا هذان إشكالاً سأجيب عليه مهلا ولكن المعنى الرابع وهو أنه من النظر الصحيح أن المضمّد متضمن المذك. لقول عريص الله و السلام قرّج الذنوبه يعنى مع الماء كما هو ظاهر خاصة وقد قالت بأن المد من معنى المضمضه أهل اللغة دي. قلت وهذا أظنه أما كون الصحابة لم ينصوا على المسج كما نصوا على الاستنساء لسببين الأول لأن المضمضة متضمنة لماذا؟ للمسج وأما ذكر الاستنساء بعد الاستنشاق لأن عضو الأمس تكتب هذا لأن عضو الأمس فيه مبالغة اكثر من عدو الكم لقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون ماذا صائمة وثالثا نصهم على الاستنسار هو تأكيد على ذات الاستنشاق محمد الله لكن المضمضة نفسها لا تحتاج إلى هذا المعنى ليه؟ لأن كلمة المضمضة فيها معنى التحريك والإدارة والتأكيد في غير إيه؟ لا تحتاج إلى تأكيد ومبالغة واضح؟ قلت فائدة ومن معنى المضمضة لغة التحريك الماء في الفم وإدارته في طلب مبالغة في طلب المبالغه دليل ان المبالغه تحريف وماذا ومبالغه طيب قلت قبله والاستنشق قوله قبل والاستنشق والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس الى الامر يعني يفزب الماء بنفسه إلى ماذا؟ إلى داخل أمر قلت وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون يعني صائما ففي طلب مبالغة قومه صلى الله عليه وسلم وَالتَمْثَرْ وقد سبق معنى قريبا ان الاستنصار هو لغة من النفسر والنفثره هي طرح الامث وهو طرح المتوضئ الماء الذي يتنفسه سواء كان ذلك بيده أو بغير يده قلت والتحب مالك رحمه الله تعالى واستحب مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن يكون باليد ولزا لما سئل عنه مالك رحمه الله تعالى يعني بغير اليد أنكره شديدا وقال أحمار هو لعنه لا يستنسر بيده واضح قلت والاستنسار لغة قد يقع على الاستنشاق او العكس وذلك لان حكمهما واحد ولانهما متلازمان. فإذا قد يذكر أحدهما يعني فناية عن الآخر إذا خرجنا من المعنى اللغة والاستنصار أن الأحب فيه أن يكون بماذا باليد وهذا قاله مال وحقيقته هو إخراج ما في الأمن وأحبه أن يكون باليد وأصل الكلمة لغة من النصر صرف الأمن ويقال ايضا في الحوث نصر القراب يعني من امثلين خواضح يا صنمت العلم طيب قوله ثم غسل وجهه يعني ثلاثا قلت والوجه يعني لغة من المواجهة والمصادمة وحده اي حد الوجه لغة قلت يعني من ملتقى اللحيين اكفل الى منحضر الرأس اعلى وما بين الازنين فلا تدخل الراقبة في حده ولا القفاء ولا ذلك البياض الذي وراء الأزن إذا هذه فائدة الآن حد الوجه ماذا هو من منحضر الرأس إلى منتقل لحياه ومن الأزن إلى الأزن عرضا فلا تدخل الرقبة فيه ولا ماذا ولا القفاء لأنه ليس فيهما معنى المواجهة ولا ذلك البياض الذي يكون خلفه خلف الأذن لأنه ليس من معنى ماذا من معنى المواجه، وعليه فمن تكلف من تكلف غث الرقبة أو القف أو ذلك البياض وراء الأذن فقد زاد في وضوئه وتعذ وماذا وظلم؟ طيب طلبت العلم طيب شرعت على درسنا تتوقف كعادتنا بين الأذن والإقامة؟ من أجل أن تستريح قليلا ثم نتم إن شاء الله تعالى المبحث اللغوي لنبدأ المبحث الفقهي بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى ومعنا كما أقول في هذا الحديث شغل كثير قد تصل مباحثنا الفقهية في إلى حوالي عشرين مثلا إن شاء الله تعالى والله المستعان وصل لهم على ربينا محمد الله عليه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله ثم مسح برأسه وأصل المسح في اللغة دي إمرار اليد على الشيء قلت ولا يلجم ولا ولا يلجم في معنى المتحي التكرار ولا الاستيعاب ولا يلزم كون اليد مبتلى يعني ليس شرطا بالمتحي ان يحصل بلد بحيث انه يبن بالمتحي رأسه فهذا ليس مشروطا لان اصل المتحي لغة ليس فيه معنى البلل وليس فيه معنى الاستعاد فلن اشترك في المسح ان تستوعب ماذا؟ ان تستوعب محل المسح بالمسح بمعنى امرت بمسح رأسك ليس من شرط ان تستوعب كل جزئية في رأسك بالمسح واضح؟ وكذلك ايضا ليس في المسح معنى التكرار فلما يقال متح فالمتبادر الى ذهن السامع يعني ماذا؟ يعني مرة يعني مرة واما ارادة التكرار فلابد ان يكون عليها مرة لان هذا هو معنى المسح لغة واضح يا طلبة العلم بهذا نكون قد انتهينا من مبحث الفقهي والمبحث اللغوي ونأتي الى المبحث الفقهي المسألة الاولى قل فأفرغ على يديه من إنائي فأغشى له ما ثلاث مرات إذا غسل يديه ثلاث قلت الفائدة الأولى ولفظ اليد عند الاصلاح لا تشمل الذراعين وإنما اليد في الإصلاح اللغوي إلى الرسوغين فإذا أراد معنا زائدا في اليد نص عليه فما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق فلما طلب خطرا زائدا على الكفتين قال وأيديكم إلى ماذا إلى المرافق يبا هذه فائدة الأولى معنا تحت هذه المسألة وهي غسل اليدين قلت وغسل الكفين بين يدي الوضوء سنة بإجماع وقد نقل الإجماع الإمام أبو بكر بن المنذر. فقال رحمه الله أجمع من نحفظ من أهل العلم أو أجمع كل أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن غسل يديني في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها وهو بالخيار. وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة وإن شاء غسلهما مرتين وإن شاء ثلاثة إذا هذا الدليل الأول على عدم الإيجاب وهو ماذا؟ إجماع أهل العلم قلت ثانيا ولأن المروي عنه صلى الله عليه وسلم في غسل الكففين هو الفعل المجرد عن قرائن الوجوب هو الفعل المجرد عن قرائن الوجوب والفعل يفتقر الى قرينه والفعل المجرد يفتقر الى قرينه للايجاب سائتا لان الاصل عدم الايجاب والايجاب يفتقر الى دليل على الخوضية او نجاة فرابعا لان الله تعالى في ايه الوضوء قال فارسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الاية ولو كان غسل الكفين واجبا لنص الله على ذلك نصا إذ بدأ بغشل ماذا الوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما همرك الله ورب العالمين لم يأمرك بماذا لم يأمرك بغشل الكفتين يعني بين يدي الوضوء قلت خامسا وإجماعا قد أخرج أهل العلم غسل الكفين من أعمال الوضوء فهو أصلا خارج عن أعمال الوضوء، فليت داخلا في فعله وهذا مما ينفي إجابة. شاهدتنا، الدليل الثالث على عدم إجابة غسل الكفين النظر الصحيح، أين النظر الصحيح؟ من أنه لما أوجب غسل يدين بعد ذلك لما أوجب بعد ذلك غسل يدين مع المرافق بقوله وأيديكم إلى المرافق فلم يكن هناك معنى فلم يكن هناك معنى لإجاب غسل الكفين ابتداءً وإلا لكان ذلك وإلا لكان ذلك تكراراً لا معنى معنئه لا معنى له مفهوم هذا؟ هذا مفهوم؟ طيب ما لم يفهم هذا؟ الدليل السادس قلت لك بأن الله تعالى بعد ذلك أمر بغسل اليدين مع المرافق قال وأيديكم للم المرافق فلما أوجب غسلهما بعد لم يكن هناك معنى لإيجاب غسلهم ابتداء وإلا لكان ذلك نوعا من أنواع تكرار, تكرار الوجوب والغسل وهذا مما ينتفي في شريعتنا لأن الأصل في الأوامر ماذا؟ فعلها مرة الدليل السابع ولما أوجب غسلهما حال القيام من النوم حال القيام من النوم فقال فقال صلى الله عليه وسلم فلا يغم السيديه في لنا فلا يغم السيديه في لنا حتى يغسلهما أو حتى يغسل ثلاثا دل ذلك على ماذا أجيب جماعة على عدم إيجابهما أفضل لأنه إذا أوجب غسلهما حال القيام من النوم إذا دل ذلك على أن هذا الإيجاب خلاف الأصل الذي هو ماذا عدم الإيجاب كما أقول درسنا الآن يجب في هذا المسجد فلو قلت ودرتنا غدا بمسجد عماد بمسجد الهداية الإسلامية فهذا النص يفيد ماذا يفيد خلافه أنه لا يجب في مسجد الهداية إلا في إلا في هذا اليوم فالنص على الإيجاب عند النوم هو ماذا عدم نقص على الإيجاب في غير هذه الحال كما أقول لك تأتيني يوم الجمعة لتاهم يبقى تفهم من هذا ها؟ أنك لم تكن تأتي يوم الجمعة أصلا وإلا لما كان لهذا الإيجاب معنى لكن لو أنك تأتي أصلا لم يكن للإيجاب أي معنى هذا مفهوم طيب يبقى هذه سبعة أذلة على عدم إيجاب ماذا غسل الكفين بين يدي الوضوء سبعة ادلة يا طلبة العلم واضحة؟ من يعدها لي عزدا هكذا سريعا؟ ها. من يعد لي هذه الادلة السبعة عزا؟ قل انا اتكلم عن الادلة ما اتكلم عن معنى اللغة غيرها ها اعطيني الادلة السبعة الاجماع من نقله من اهل العلم ابو بكر ابن المنزر احسن آه. آه يبتقل الى قرائن المجوه طيب ثالث ان الله في ايه وضوه لم نذكر غسل هل من كتابك؟ <تصفيق> هذا يصلح <تصفيق> انا ما قلت لك اخرى <تصفيق> انما قلت لك خلاص <تصفيق> ضع ضع الجواب عليه طيب هذه سبعة ادواء يا طلبة العلم صحيح وبيضها كما قل الاجماع وثانيا دلائك الكتاب من ان الله لم ينص على غسل اليدين وثالثا أنه لم يأتي في غسل اليدين إلا الفعل المجرد وآبعا أنه أوجب غسل اليدين حال القيام من النوم بما يذل على عدم إيجابهما في غير هذه الحال ثالثا النظر الصحيح من أن غسل الكفين بين يد الوضوء لا يجب لأن الكفين أو غسل الكفين لم يعده أهل العلم من جملة أعمال له من جملة أعمال الوضوء طيب نقول إشكال ودفع يلا صنفة العلم تهيأوا للجواء فخيركم صار كثيرا ومزال الخير يتوافد علينا أقول إشكال ودفع فإن خيل بأن كل ما رواه في فروضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا غسل الكفين لأن كل مرة واطفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الكفين ولم يأتي في أحاديث صفة الوضوء أبدا أنه لم يغسل الكفين يعني كل مرة وانا صفة الوضوء ذكر ماذا ذكر غسل النبي عليه الصلاة والسلام لكفتيه. يبقى هذه قرين على الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أبداً وما تركه بحال. ونحن نعلم أن من قراء الوجوب عند الرسلين ماذا؟ المواضع. لأن الفرق بين السنة والواجب أن السنة يتركها النبي عليه الصلاة والسلام حينا ويفعلها إذ حينا كان يقوم الاثنين والخميس. وحينا كان يترك صيام الاثنين والخميس تقول السيدة عيشة كان يقوم حتى نقول لا يفتر وحينا كان يترك بما دل على عدم الوجوب كذلك تقول صلى بالناس او صلى مع الناس صلاة التراويح غير يوم ثم بعد ذلك تركها مخافة ان تفرض على الناس بفعله يبا اذا القرينة التي هي قرينة على الوجوب هي قرينة ماذا؟ المواظبة والمداومة على الفعل يا يضررت الحسن فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ من أن غسل الكفين لا يجب مع أن كل من روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في ذلك غسل الكفين ولكن تراني أريد ثلاثة أجوبا معك ثلاثة على يقين انها ثلاثة هي ثلاثة فعلا طيب يلا كل القاعدة تشز حينا وهذا كلام جيد القاعدة ما لها تشز حينا طيب هذا هو الجواب تعم؟ كهذه الأفعال ماذا؟ لا ما احنا قلنا في القرينة أنا بطل منك أن تجيب على حكاية الفعل أنا بطل منك أن تجيب على القرينة التي جاءت موجبة للفعل وهي القرينة المداومة فإنك لو نظر في أحاديث الوضوء لوجدت أن كل من روى عنه صفة وضوءه ذكر ماذا؟ ذكر غزه بكفين أنا شخصيا لم أقف على رواية إن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يغسل فيها ماذا كفاية نعم ماذا الاجماع الاجماع نزل بالحكم من رذبة الوجوب الى رذبة ماذا الى رذبة الاستخبال انها ايه وهذا شرط الواجب ان يذكر في القرآن لا تقاعد قاعدة تهدم بعد صحيح فكم من واجبات لم تذكر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى <تصفيق> ايه اه هذا جيد قرينه امره بغسله مع لحم خاص هذا يخرج العموم زي ما ضربت لك مثال في مثلا مسائل الكلب لما اوجب غسل نجاسة الكلب تبع هذا اخرج العموم عن حكم التسبيع ولم يجعل الوجوب في في العموم تسبيعا هذا جاي نعم ممكن هذا أيضا لا لا لا يحمل على قصيدة الله احسنت جوابا يا عمر احسنت جوابا هذا جواب رائع قال ان الفعل هنا المسفوع بالخول انه لما امر الصحابي في باب البيان والتعليم امره بماذا بان يتوضى كما امره الله فرده على الواجب الوارد في الكتاب وليس في الواجب الوارد في الكتاب ماذا هناك قرينا خامسة أن الواجب لا يتكرر في الشرف، فلما وجب غسلهما بماذا مع المرافق هنا؟ هذا ينفي وجوب غسلهما بين يدي الوضوء إذا عجبنا الآن بخمسة أجوبة، نعم. ما هو النظر ما هذه ما ليست قرية هنا في واجب. أثبتها فراخك شوي. أقول جواب من الأول. إشكال وما وقد يشكر بأن كل مرضى وصفة وضوء لديه عليه الصلاة والسلاة ذكر غسله ليده ثلاثا بين يد وضوءه ولم يذكر أحد تركه لذلك بما يعد قرينه بما يعد قرينه على وجوب غسلهما يعني بقرينة المواظبة قلت والجاو عن هذا بالأجوبة الآفية الأول أن القاعدة تشز حينا والقواعد أغلبية لكلية ما كم هذه القاعدة طلبة العلم ما لم يفهم هذه القاعدة يعني إن القاعدة تشز حينا احنا عندنا نقول القاعدة تحتها مئة مسألة ليس شرطا ان تستوعب القاعدة المئة ايه مسألة ممكن تخرج مسألة وتخرج مسألتان من المئة فالقواعد اغلبية وليست ايه وليست كلية اضرب مثال، مثلا لما اضع قاعدة قاعدة في الدرس لاني ااتي بعد العصر قد تشذ حين واناتي عند العصر صحيح إذن لما يقول إن درسنا يبدأ بعد العصر مثلا الخامسة والنصف قد تشد هذه القاعدة وهذه عند العصر. يبقى إذن القاعدة لابد أن تشد لأن ما من قاعدة إلا وإيه إلا وتشد حين صحيح؟ مثال أن هناك عن الجمع بين الصلاتين لكن جاء في فعله أنه جمع مرة بين إيه؟ بين الصلاتين هل هذا الجمع يمكنناه؟ لا لا يمكنناه لا يمكن لأنه فعله ماذا؟ مرة واحدة لكن من الشرعي الشرع عدم جواز الجمع بين صلاتين وأن هذا حرام. إذا نقول قاعدة شد حينا لأن القواعد أغلبية لا كله ثانيا بأن هذا الوجوب بأن هذا الوجوب قد نزل إلى ربك الاستحباب بالإجماع الذين قالوا الإمام أبو بكر بن منزر رحمه الله ثالثا وأن هذا الإجمال قلت هو هذه قاعدة أو أن هذا الوجوب مندفع بقوله عليه الصلاة والسلام للرجل في باب البيان توضى كما أمرك الله وهذا نفي لإيجاب ما سوى ذلك من غسل اليدين إذ ليس مما أمر الله القرين الرابع وقوله أو إيجابه غسل اليدين غسلا مخصوصا حال القيام من النوم يعتبر نفيا لإيجاب ما سواه يعتبر نفيا لإيجاب ما سواه ألو هو غسله ألو هو غسلهما حال الوضوء خالصا إيه إيه إنه أوجب غسلهما على نحو خاص إذا هذا إخراج للنحو العام من حكم الوجوب إذا صارت في القرينة الموجودة في حديث غسلهما أبدا مندفعة بماذا بقرينة الخوف بقرينة إجابي المخصوص ها ينزل طبعا نفي اجابها عما سواه لان اوجب في هذا المحل يدل على ان الارض نفيه خامسا وهناك قرينة في الصقراء تنفي الوجوب هذه القرينة وهي انه لو اوجب غسل يدين بين يد الوجوب لتكرر الوجوب لتكرر الوجوب لانك تغسلهم بين بعد ذلك مع المراتب بعد الوجه لا تكرر وهذا مسقوم بقاعدة شرعية وهي الأصل في الأوامر ماذا عدم التكرار الله إذا أمر بشيء إذا أمر به ماذا مر لذلك شوف لما أراد في الصلاة تكرار الخمس صلوات في في اليوم والليل إذا أراد التكرار لكن في الحج لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحج يبقى كم مرة مرة فقال صحابي اكل عام فقال لو قلت نعم لوجب يبقى دل على ان الامر يجب فعله ماذا مره واحدة. الا اذا جاء دليل على تكرار فعله يبقى هذه خمسة وجوه نفع بها اجاب التوقف بين هذه الوضوح فرع نعم اه ما دي حكمة غسلهما بارك الله فيه هذه حكمة غسلهما لماذا جعل الشارع من سنر الوضوء غسلهما بعد قبل الوضوء لأنهما الآلة ولذا تطرى شيئا أن عثمان لما جاء يغسل غسل يديه خارج الإناء بينما لما جاء يتمضمط حصل إذا وفين في الإناء فهذه العلة لأنها تباشر غسل الأعضاء، فكان من السنة أن يغسلوا ما قبل الأعضاء لكي يغسلوا يغسل بهم الأعضاء أنهم الآل. تأتي هذه المسألة، شكر الله لكم. نأتي إلى المسألة الثانية أو فرع فرع ما هي المسألة الثانية. لسه لسه. قوله فأصر على ذيم إنا فغسل له ما سل قلت قوله فغسله ثلاث مرات والغسل غسل هو الإتالة وإن كان لا يشمل الدلك إلا أن الدلك يستحب لماذا يستحب الدلك بقرينا فعله صلى الله عليه وسلم من دلكه وثانيا بقرينة غسلهم ثلاثا لأنه لما بالغ في الغسل فمن المبالغ في الغسل أن, أن يبذك ثالثا ولأن رضة الغسل نفسها لغة فيها معنى فيها معنى المبالغ في الشيء صحيح فيها معنى المبالغ قلت رابعا وللحاجة إلى ذلك لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال لبست علي القراءة لبست علي القراءة لما في يد أحدكم من الرغي أو الرغب يعني كان تحت أظافره من الطين فلبست القراءة على من على الإمام انظر ابن زيمي يستدل بمثل هذا الحديث أنكم على ما تكونون يولى عليكم أنكم على ما تكونون يولى إيه عليكم صحيح ولا لا يبقى إذا من أراد أن يحكمه عمر فليكن هو عثمان وليكن هو عليا صحيح لكن إذا كان إذا كانوا شيعة سجتانية وصدرية فليس يحكمهم حقيقة إلا من إلا صدامي النزعة على ماذا تكونون يولى عليكم هذه قاعدة لبت عليه القراءة ليه لما لم يحسن أحدهم الوضوء وضوء وجاء في بعض رواية تعهين هذا الفعل بأنه كانت تحت أظافره قلت خامسا ولما جاء شوعا لذكر سنة للفطرة من غسل البراجل وشادسا لقوله فأفرغ عليهما لفظة الإفراغ فيها ماذا أن عثمان أكثر عليهما من الماء قلت سابعا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل بين الأصابع فكان يخلل ظاهرا وباطنا بينها قلت سامنا ولما كان ولما كانت اليدان آلة الوضوء آلة الوضوء فاستحب أن يبالغ في غسلهما بما يباشر بهما جميع الأعضاء. قبل الآن هذه الفرع وهي المبالغة في غسل ماذا؟ الكفين أو اليدين. واستفدنا معنى المبالغة من ماذا؟ من قوله غسله. وقوله أقره. وقوله ثلاث مرات. هذه أولى فيها معنى له المبالغة. غسلة بعلم في الغسل. للفظ الغسل في معنى المبالغة والإسالة الماء ثم أفرط والإفرار في معنى سهو أكثر من إفرار الماء عليهما. ثالثا أنه خلغ سلاهما كم مرات ثلاث مرات رابعا لما جاء في سنته العملية من الدم خامسا لما أمر بتخليل الأصابع وكان يخلق بين أصابعين سادسا لما قال لبست علي القراءة لما لم يحسن أحدكم الوضوء سابعا لما كانت آلة الوضوء فاستحب ماذا أن يبارغ في غسله ما بين يدي وضوءه قال فغسلهما ثلاث مرات قلت فرع وإذا قام من نومة ليله يعني بيتوتة وجب عليه غسلهما لحديث أبي هريرة الذي في إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلاها حتى يغسلا ثلاثة. فإنه لا يدري أين باتت يده قلت وبالحديث إيجاب من يذكر لي ثلاثة وجول الإيجاب وما معي اليوم إلا عمر فقط وبشرطه لمنه أجاب مرتين ها؟ من يذكر لي ثلاثة وجول الإيجاب يوم إذا شرطية والشرطية طبعا فيها دلالة على الوجوب بل وتعكيد الوجوب ليه ثم اكد الواجب بالنهي عن ضده كيف؟ لما اقول لك تعال الساعة التاسعة ولا تتعقف يبقى هذا ايجاب لمجيئك ماذا؟ الساعة التاسعة لاني نهيتك عن ماذا؟ عن ضده فيجد يؤكد الواجب بأنه ينهى عن ماذا؟ عن ضده واضح ثالثة لا ها؟ أبى بيان العلم فإنه لا يدري أي باتت يد هذا تأكيد على وجود حد قال أحد أحمد سمير ها ترد لا أطمئن إليك هذا اليوم مسمك طيب يا خمسان طيب شام قال لنا ثلاثة أجوبة اسمع أول الجواب الأول قوله فلا يمس يد في الإناء حتى يبتلا هذا فيه ايجاب من ثلاثة جوه الاول انه نهى عن غمس يدي اثنينان فالنهي تأكيد على ضده وهو يغسلها يعني قال حتى يغسلها ثالثا انه بيّن العذن لا يدري اين باتته يده يما قلت وفي فيه ثلاثة جوه على ايجاب من قولي حتى يغسلها وثانيا من قوله فلا يرمس يعني يده في الناح فالناهي عن الشيء أمر بضدك والأمر بالشيء نهي عن ضدك فهمت هذا ها مفهوم هذا القاعدة ما يقول ذكر العاجز وما هذا جيد أيضا لكن لا يعد دليلا يعد قرين على الوجوه انه اكد بالعدد فليمسلها غسلا ثلاثة مرات صحيح؟ قلت ثانيا ثالثا هذه فائدة جيدة الغارة قلت ثالثا وبيانه العلة بيانه العلة من قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده رابعا وتأكيده ذلك بالعدد يدل على الإجاب قلت ولكنه مختص هذا الوجوب هذا الوجوب مخصوص بواحد الأواني اثنين ببيتوتة الليل أو بنومة الليل اللي هي البيتوتة واضح يا طلبه العلم يبقى اذا هذه فرض وهي وجوب غسلهما ماذا وجوب غسلهما ثلاثه عند القيام من بيوت الله الليل ايه طب انظر في العله انظر في العله العله هنا ما ظنته ايه حمل اليدين النجاسه ووجوب تطهير النجاسات سبقوكم يستجفل بشيء يقول هو ذكر العلة مش دليل على الإجابة صحيح لما أقول لك مثل افعل كذا فإنه أفضل فإنه خير فإنه أسكى وأفهر هذا لا يدل على الوجود صحيح لكن لو تأملت العلة المذكورة هنا ففيها معنى الوجود لأنه قال فلا يدري أين باتت يده فقد تحمل يده نجازة صحيح لأن هذا هو المقصود لأنه كنا هنا كنا عن المبيض بأنها قد تبيض فين في موضع يحمل تحمل منه نجاسة فإذن العلة المسطورة هنا فيها تأكيد على على الوجود ودائما ما يقول يا طلبة العلم لا تحكم على الشيء لا تحكم على القرينة بذاتها بمفردها إنما ضم القرائن بعضها إلى بعضها تأبى العدال إذا اجتمعنا ماذا تكسرة نعم يعني ما لم أفهم ما تقول ما فيش إنه علاقة بالجنابة أصلا هو ما جاء ذكر الجنابة هنا قصدي أنا ما جذمت بأنه حمله وبعدين لو حملها من النجاسة ما لهش علاقة بال بالجنابة الجنابة تقول من الملي والملي طاهر لا امسك وعلى سيلة الثلاث يحول الى درجة السؤال قلت فرعوا والدعم مربوعة هل دليل. تذكر دليلا فراث قل مارد دليل. اه احسن قلت في بعض الطرق خلي اغتلها خلق خيركم كثير خلي, أغتلها. خلي, أغتلها. خلي أغتلها. وهذا ايجاب تران تبتتع الضارع الوضع بنتيجة هذا ابو الثامن فالأرسل ولام الأمرية لما تدخل على فعل مضارعة فييد الوجوب والحس طيب قوله قوله فأفرغ على يديه من إيناه فيه اجتحباه غسله خارج الإيناه لقوله بعد ذلك ثم أدخل يده فيه في الإناء فهذا تفهم منه استحباب غسيهما ماذا؟ خارج الإناء قلت وهذا الاستحباب ظاهر من وجوه من يقول لوجوه سلاس على ظهور هذا الاستحباب ومعنى إسمان فقط وعمر وحسان وقد أزيد القائزة اليوم على حسب اجتهادكم وأجوبتكم يا الله لا ما فيش احتمال حمليم النجاسة هنا لا ما في احتمال أنا براك ألمشي عن استحباب غشتهما أنا بتكلم عن استحباب غشتهما خارج إلاه ولذا قلت لك لا تتعجل الجواب تصور السؤال فيه في رأسك ثم أجل لأنهم يقولون الحكم على شيء فرم على تصورك يغل ايو انت ايو لا ما هو انت الذي وراء قل ايو انت قال فلا يغمس ليداه بالإله حتى يغسلوا مخارجه لا احنا بنتكلم من هذا الحديث النثمان غسلوا مخارج الإله فانا عايز ثلاثة وجوه على ان هذا الاستحباب ظاهر صاب يالله قل يا اخواني انا لا اتنازع في الاستحباب انا اتكلم عن ظهور الاستحباب، كيف ظهر لك هذا الاستحباب؟ قل يا زياد نعم ما هذا قول حمران نعم انه افرغ تمام على يديه من جنان تلمت أفرغ فيه تكلف لأن الأسهل له أنه يدخل يده فين في الإناء لكن عشان يحمل الإناء ويفرغ عليه هذا في نوع من التكلف والتكلف لا يكون إلا لأمر مستحق لما تكلفه لذلك يظل على استحباب والسهمة خارج الإناء اثنين نعم لأن الصحر أولا قال من توضع أنه هنا عثمان ذكر ان وضوء يشبه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فمن ظهور هذا الفعل ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل. طيب خج فين احمد ثابت احمد ثابت فين ها ايه مش موجود نتعرفه تعرف طريقه؟ طيب وصلوا الامانات أدخل يده بقارينة المخالفة لأنه لما جاء يغسل بقية الأعضاء أدخل يده في اليناء واضح وظهور الاستحباب هنا بالنظر الصحيح تمام لأنهما مدفع الوضوء ولأنهما آلة الوضوء فكان يرسلهما خارج المكان حتى يرسلهما وحتى يتنظف يمكن أن يرسل بهم بقية الأعضاء قلت وهذا الاستحباب ظاهر من تكلف عثمان لذلك إذ في الرواية فأفرغ على يديهم إناء وفي قوله فأفرغ على يديهم إناء تكلف وهذا التكلف لا يكون إلا لمستحب ثانيا ثم بمفهوم مخالفة أنه لما أدخل يمينه يعني في الإناء بعد ذلك هذا تأكيد على استحباب غسليه ما خارج الإناء قبل ثالثا قالوا رأيت النبي يتوضأ نحو وضوء هذا يتوضأ نحو وضوء هذا رابعا النظر الصحيح لما كانت آلة الوضوء والمباشرة لغسل الأعضاء فاستحب أن يرسلهما خارج الإناء فاستحب أن يرسلهما خارج الإناء لكي لا يحمل الإناء منهما, منهما شيء نعم ممكن هذا في معنى جيد في معنى جيد أيضا طيب ولكن هذا العقل حقيقي ولا سوري إن سيجي ثم مضمض واستنشق واستنصر يبا انتظر ادخل يده في الناس ثم انتظر حتى بم... لا يعني أرى العصف نسوري ما هو حسب العصف طيب يبقى هذه أربعة فجور يا طلبة العلم في ظهور هذا الاستحباب من هذا الحديث على يعني غريبة واضح على الاستحباب غريبة خارجينا قال فأفرغ على يديه يعني من إنائه قلت فائدة وليس فيه ذكر تقديم اليمين على الشمال لأنه ما يمكنه أن يفرغ على يديه بإثنتين فما يفرغ هل يأخذ الإداء بيمينه فيفرغ على الشمال أم يأخذ الإداء بشماله فيفرغه قلت اتصحابا للأمر العام أو اتصحابا للأفض العام من تقديم اليمين لما كان يعجبه التيمن يعني في وضوءه كله فيوفر منه تقديم اليمين يعني على الشمال استصحاب للأصل العام من تقديم اليمين ومن استحباب اليمين مطلقا وثالثا لأن اليمين أعمل من الشمال في الوضوء فاستحب تقديم اليمين على على الشمال وجعل ماذا بذلك ثلاثة وجوه لتقديم اليمين على الشمال الأصل العام في الوضوء ما هو الأصل العام في الوضوء كان يعجبه التيامن الأصل العام مفلقا من استحباب اليمين تيمن فإن في اليمني ف choose to لأن اليمين أعمل في الوضوء من الشمال فاستحب أن يقدمها على الشمال أعتن ليه إنك لو تأمنت أعمال الوضوء هتجد إن اليد الفائلة العاملة بأعمال الوضوء هي ماذا؟ اليمين بينما الشمال لا يكون لها عمل إلا قليل واضح لكن أكثر أعمال الوضوء تكون باليد لايه؟ باليد اليوم ناس. يا طلبة العلم طيب بهذا تنتهي معنا أول مثلة مع طروعها وهي مثلة ماذا؟ غسل اليد اليدين أو التوركب او غزل الكبفين بين هذا الهدوء ونأخذ عدة مثلة تمضمض ثم تمضمض والسنشق والسنسر شاء تعالى هذا البحث محله او هذه المثلة محلها يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى ولازمت اقول يا طلبة العلم لا تتعجن مسائل هذا الحديث لماذا لانه اولا يتعلق بباب عملي مهم جدا وهو باب ماذا باب الوضوء وهذا ما تحتاج إليه في اليوم والليلة خمس مرات قد تزين وقد تقل ورح وإن شاء الله تعالى ننتقى على خير يوم الاثنين بإذن الله ولكن طبعا ترثنا بعد الأزام لإذن لا يكون في الإجابة عن الأسئلة لأن ما أجب أن آخر أحدا معنا خاصة النساء وقد جاهدني شكوى في هذا الباب فإن شاء الله تعالى يكون الجواب على السؤال بين الأزار ونقامة ثم نصلي الحشاء شاء الله تعالى درس الغد لا تنسوا بمنكد الهداية الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى وذلك في الساعة السابعة والنصف بإذن الله مع تتمة باب الوضوء نام أو باب ما يجب له معكم دقائق مع دقيقة او في الشاشه وكم عندنا برنامجنا تا اكثر الحديث عام يشمل من خرج لسبب او من خرج في اسم كبير واجب بدلالة حديث كبر كبر هذا ما فيمت ونقضته عنه ولكن أنكر أخ لذلك عليه أقول إلا في الطعام فالطعام والشراب يقدم اليمين بدلالة الحديث لما قال بالصبي أتأذن أن أعطي الأشياء قال لا والله أسير بنصيب أحد أما فيما سوى ذلك فاليمين لا يقدم على الكبير يعني لو كنا دخولا في من مكان ما من باب بيت أو من باب كبر فعلينا أن نقدم الكبير ولو كان عن شمالنا لأن حق الكبير واجب ليس منا من نبي كبيرا ويرحم صديرنا ويعرف بعالمنا حقا أما تقديم اليمين بينهم مستحق أما إن كان أقول أخيك هذا عليك فليس بشيء وذلك لماذا لأنه أولا ودعني أقول ما هذه الفوضى التي نحيش يا يالي أحيان يتصل عليهم أو يتصل على غيره. يقول ما حكم كذا قول يجوز أو لا يجوز حرام أو, مي... أو كذا يقول له ما ستفيه أخي بالله أعلم أنه يا أخي ما علاقة هذا الأخ بالله بالفقه بالفتوى لماذا صارت الفتوى في الدين مشاعر هكذا الفتوى في الدين وانهار المشئولية ولها أهدها يعني هذا الأخ الذي لا عرف ومع كامل التوخيرين من؟ من هو يعني حتى ينكر ذلك فقها او علما او فتوى او دينا وبما يذكروا هل يذكروا بالدليل؟ ام يذكروا لمجرد الانكار وهذه المشكلة عندنا يعني بعد ان كنا نضرب اقوال العلماء بعضها ببعض سرنا نضرب اقوال اهل العلم وعلاق نفسي طبعا بكلمة العلماء انما من سنبي اني اجعل الجواب جوابا ايه الجواب العام اخرج بالمسألة الى الجواب ليه العام والله هذا يحصل يعني بعض الناس يقول هذا قال قاضي مثلا الامار الشافعة كذا يقول لي بس أخذ في اخف الله على الموضوع ده مش عارف كسر يا يعني ثم نضرب افوال العلماء بكلام الشباب والناشئة والاغمار واخف الله وكذا الى اخرين ليسنا نكمف افوال امثل هؤلاء عن الفتوى في الدين وعم رفض أقوال العلماء ليسنا نكمل أقوال سلف هؤلاء على فتوح الدين لأن اليوم فعله سر العملية فيها قوضه ولتقيل العلم نقطة كالصرع الجاهلون العلم نقطة كالصرع من الجاهلون وهذه آفة من آفات العلم الشرعي اليوم. يعني ما أحده ما يستطل عليه وقول يا أخي هذا لا يشرع لا يشروح, يشروح. أنبت في أخي بالله كألن وهي يستطبع تألنه طالما أبتاك المفتي وأبتاك الفضيه بتاعك الأرض بالله هذا بتسمي أنا ليه فما ينبغي هذا أفرص وعلينا أن ننتبه إلى هذا المسألة وأنا أقول لهذا الرجل من بعيد لماذا نبادل إلا الإنكار هكذا على أهل العلم قد قلت لكم قديما ما ينبغي أن يبادر أحد إلى الانكار على أهل العلم فيما يقولون لأنه يظهر لهم ما لا يظهر لهم ادرس مثالا بمسألة الإمام الثوري بالأمس لما قلت الثوري قال بأنه يتوضع من هذا الماء ويتينبه بعدك هذه الفتوى يتمعها شاب لخارج هذا جمع بين المبدر والمبدر عنه هو ينفع تيمن بعد وضوء ما مطلما توضأ لماذا يتيمم لأنك لم تفهم وجه فتوى لمن سبيان الثوري لأن هذا الماء عنده مشكوك في طهارته فهو أحب أن يدفع الشك بماذا بالتيمم حتى تصلي وأنت عليه على يقين أكوال العلماء هذه أخواني أو طلبة العلم تخرج من بين فرص وإيه ودم لبنا خالصا تخرج بعد اجتهاد هذا الاجتهاد يعني تظر تستطيع تقول فيه عطارة العلم والفقه والبعث والظر بأمثال هؤلاء أنهم ليسوا متجرئين على البدوى وعلى القول في الدين إنما أقوالهم لا تخرج إلا بعد ماذا؟ إلا بعد نظر وتأمل وبحث واستنباط فليتنا بالله ليتنا بالله يعني نخرج هؤلاء من هذا الميدان والمعترك الصعب والمعترك الثقوى في الدين ليتنا بالله فعلا نقول لامثال هؤلاء ليت هذا عشك فدرج وليس ايضا بالذات من باب او أن ننتهي عن مثل هذا لأن الفتوه في الدين تبعة ومسؤولية رب العالمين قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقى والاسم والبغي بغير الحق الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به صلاة ثم قال وأن تقول على الله ما لا تعلمه دجعل الفتوى بغير علم في الدين أكبر من الشرك وأعظم من الشرك لأنه اللي بيطلع الشرك ها الفتوة في الدين يعني أنا جاءت في يوم من الأيام المرأة هذه المرأة طلقت من زوجها طلقت وسبحان الله وهدم البيت بثلثة أولاد ثلاثة أولاد هدم البيت وفي ثلاثة أولاد والرجل زاهب تزوج أخرى المنحطة لت مشكلة معه تزوج أخرى ثم تلقى فجاءت المرأة تسأل تعتقد أن المحلّل من جهة من؟ من جهة زوجها لا من إيه؟ فيها هي إياهية أن زوجها تزوج يبقى ينفع أن هو إيه؟ يرقى علىها مرة أخرى شوف الكلام؟ فلما فتشت معها في السؤال وفي الطلاقات وجدت للطلاقات الثلاث التي طلقت على مذهب راجع لا تقع على مذهب الراشد يعني على مذهب الحنابلة لا تقع اثنتان من هذه الثلاث وعلى مذهب المالكيه لا تقع واحده من هذه الثلاث وعلى مذهب او على قول شيخ الاسلام ابن قدام البزيني من كلامه او ما رجح شيخ الاسلام لا تقع الثلاث لكن الذي افتاه عملي تصرف ماذا بينه بين الزوج وهدم بيته وهدم بيته لولا لطف الله بها وأنها عادت تسأل لقد علمت أن بعض أهل العلم أحيانا في المسألة تقول المسألة تعرض عليه يقرحوا تسألوا كلابا من الناس طب ليه هلهم يعرفش لهذا أيضا من من الزخ من المسألة يعني هذا حصل مع أكبر علماء المسلمين يعني مرة أحد إخواني سأل الشيخ عبد العزيز ابن بأس سؤالا قال له لما ترجع بلدك اسأل ممت بلدك فرجع فتأل في بلادنا هنا وأبتاه علماء بلادنا لأن الطلاق لا يقع والذي أبتاه بهذا هو الشيخ شعرال رحمه الله فعاد يقول طب ليه الشيخ ما أبتاه لي قلت قل الشيخ لو أبتاك بمذهبه لأوقع لك ماذا الترف فرفتك على من يفتي بماذا على مزهبي بأن هذه الطلقة لا تقع شو بالفقر لأن الفتوى ليست حضيقا وتعنيتا وهزما للبيوت وكذا فينبغي أن نتورع على هذا الباب وينبغي أيضا أن يسكت كل إنسان وأن يعلمه والله ثم والله أنا في كثير من أحيان أغلق الهاتف ساعات طويلة لأسباب حتى أرح نفسي من هذه المسؤولية الضغطة لأنها مسؤولية ما أقرأ من مسؤولية مسؤولية في الفتوى في الدين والله عزيز تعالى طيب يسأل عن استعمال الصورات الويندوز المنسوخة اقول لا بأس باستخدامه للاستعمال الشخصي ليس على سبيل الإذكار وهذا من إذن صاحب الشركة نفسه. لما جاء الى بلادنا في الجلسة هذا صاحب شركة الميكروصوت فقد أدى بهذا على المستوى او على مستوى الاستعمال الشخصي إن شاء تعالى. هذه الدكتوراه التي رسالة الشك هذه. كنت قد نظرت فيها فإذا بها رسالة نافعة إن شاء الله فارجو أن تتفع بها والله ما استعاني طيب لنقل لنقل هذا آخر سؤال يقول هل نحن مكلفون بأن نرسل ما تحت الأذاثر أقول نحن مكلفون في الأطل بتقليم ماذا؟ الأذاثر وتقليم الأظافر من الأصل فيه معنى ماذا؟ منع كل ما من شأنه أنه يمنع كمال, كمال الطهارة ولذا قال عشر من سنن الفترة والله مجتعان بإذن الله تعالى الملازم تعز المزفرات تعز وسوف توزع عليكم بإذن الله لا تتعجروا بقي معنا شيئا انا اجبت عن سؤال في الفطور في الطلب والمذاكرة وقلت عندك ثلاثة اسباب اولا طارع دائما سيرة في السلام يعني انا شخصيا لما يحصل عندك شيء من هذا ارجع الى سيرة الامام البخاري سيرة الامام احمد سيرة الامام الشافعي بل الى سيرة شيخ الالبان الله. ثانيا عليك بالصاح فالمرغو على دينيه خليلي فإذا اتخذت صاحبا لك في طلب العلم فإنه يرفع علمتك وتقوم به ويقوم بك ثالثا مما يدفع عنك الفضور أيضا يعني في طلب العلم الأخذ بهذه الأمور التي يعني ترفع المعنويات وتحفز الإنسان ولذا كان من سنة مجالتنا هذه نحن بنختم الباب بالامتحان عشان من باب ماذا ان الطالب يطمئن ان قدمه ايه؟ رصفت في العلم ودخلت وكلما تجاوز يعني الامتحان كلما شعر بانه ماذا يعني كلما كان فيه معنوية افضل من هذه الثلاثة اسباب على عجلة بقي معنا بقي معنا جائزة اليوم واليوم معنا اثنان فقط ولعد السبب يرضي لان الاسئلة لم تكن كثيرة وأن الدرس اليوم نصفه كان في باب التراجب طيب يو يا سيد بسم الله